Inna alhamdulillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلا شك أنكم أيها الإخوان تدركون إن لم تكونوا تدركون فينبغي أن تدركوا بعد على الأقل أن تسمعوا وتعوا وتتدبروا وتتأملوا وبعد ذلك ماذا تستنتجون وتستنبطون أمرا جديرا بالعناية والاهتمام من باب الوقاية والحذر لما فيه من الضرر والخطر يرحم الله ويرضى الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم حذيفة الذي قال في حديث مطلعه وصدره وأوله كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني تعلمون وتعلمون ما هي أثار وأضرار وأوضار وأكذار الشر يعني يفسد عليك خيرك ولعله كذلك يذهب هذا الخير استغفر الله العظيم إذا لم تكن متمسكا به إذا لم تكن متشبثا ومرتزما ومستقيما وثابتا ومواظبا عليه المهم خطر التنصير خطر جسيم وعميم وكبير وكثير يعني صراحةً ينبغي على الناس أن يحذروا هذا وخاصة مع السالبه الشيطانية ووسائله كذلك الخفية يعني أغلب وسائلهم تجدوا أغلب وسائلهم تجدونها خفية ولكن ينبغي على الإنسان الحمد لله أن يدرك هذه الأضرار وهذه الأخطر بهذه الموازين الشرعية والمعايير الشرعية والمقاييس الشرعية هذه والصفات والمرآت الشرعية صورة وصفة ومهية وكُنها وعينا وجنسا وحكما وأثرا كل شيء يعني تدرك ذلك مظهرا ومخبرا ظاهرا وباطلا حسا ومعنا لكن ما انتزمت وما استعملت الموازين والمقاييس والمعايير الشرعية ليست أموراً عقلية أو أموراً نفسية أو أمور أخرى غير شرعية لا غلط كما سيأتي بيان ذلك نظرا لهذا الخطر اللي أصبح كنا نخشاه في ديارهم كنا نخشى على المسلم أن يسافر إلى ديار الكفر، فلا ينصح المسلم بالسفر إلى ديار الكفر إن كان ولا بد لعلاج أو لاقتناء وتعلم علم ضروري ليس موجودا في بلده أو لأمر كذا الدعوة مثلا يمشي ينبغي أن يحترز وينبغي أن يلتزم وينبغي أن يتفطن. وينبغي وينبغي من يعني ينبغي عليه أن يتمسك بدينه ولا يتأثر بشيء مما يخالف دينه ولا يغتر بشيء صراحة مما يخالف دينه ولو كان يسره منظرا أو لعله يغره كذلك شكلا ولكن العبرة بحقائق الأمور كما ستعلمون كما ستعلمون ولذلك الآن أصبحنا نخشى على أنفسنا في ديارنا كما قال أحدهم حصوننا مهددة من الداخل أي من داخلها معنى أصبح الناس يخشون البعثات والإرساليات والغارات والهجمات الغاشمة المظلمة الظالمة المصرانية التي أصبحت تهدد ديار المسلمين تهدد المسلمين في ديارهم بل تهدد المسلمين في دينهم تهددهم كلهم ما داموا متمسكين بالدين حتى يكونوا نصارى مثلهم وصدق الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لذلك فما هو التنصير إذن لنبدأ يعني نقول فما هو التنصير التنصير في معناه اللغوي يعني مفهوم في مفهومه اللغوي هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية أو إدخال غير النصارى في النصرانية وفي الصحيحين يعني يستأنس المعرفون بالشواهد الشرعية من أدلة من آيات قرآنية وأحاديثة ونبوية وحكم كذلك يعني معلومة, معلومة لدى المسلمين وغير مخالفة لشريعتهم مثلا يستأنسون بهذه الحكم والأشعار والأمسان يستأنسون بحديث البخاري ومسلم بحديث صيحين وتختلف ألفاظ البخاري ومسلم حتى عند البخاري في باب مثلا باب أولاد المشركين وباب ممكن الجنائز وباب إلى يعني أبواب مختلفة تختلف ألفاظه ولكن الشاهد ما يلي قد لا الشاهد ما يلي وهو لما يشيرون إلى هذا قوله صلع صلى, صلع صلى الله عليه وسلم يعني يستدلون بقول مثلا صلى الله عليه وسلم ما من مولود وفي رواية كل مولود هكذا كل مولود يولد على الفطرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل يا رسول الله, صلى الله عليه أرأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين لذلك شاهدوا وينصرانه أي جعله نصرانيا وإدخاله يعني كذلك ودعوته وإرغامه لعله على اعتناق النصرانية هكذا إذن فإذن ولذلك نجد كذلك صاحب لسان العرب هكذا ابن منظور قال والتنصر هكذا الدخول في النصرانية ونصره جعله النصرانيا وكذلك قريب من هذا كما ذكره الفيروس أبادي في القموس المحيط ومثل ذلك كذلك ذكر صاحب تاج العروس يعني الزبيدي مثلا والنصرانية كما تعلمون يعني هذه إذا كما يقولون والنصرانة واحدة النصارى والنصرانية ايضا دينهم أي دين النصارى الذي يدعون إليه طبعا ودين منسوخ ومحرف محرف كما لذلك نجد إذن كما قلنا بينما قد يسأل السائل هذا معناه اللغوي مفهومه اللفظي اللغوي فما هو الاصطلاح حتى نعرف النصرانيه تع كذلك تتعدد تعريفاتهم لها اي تعريفات الباحثين وهكذا فمنهم من يعني اصطلاحا اعني في المناهج الاصطلاحيه التعريف الاصطلاحي فمنهم من ينظر إلى يعني الجانب المقصدي لهذا يعني من حيث القصد حيث القصد والغاية ومنهم من يرى يعرف من حيث الوسائل وبعضهم كذلك ينظر إليه من حيث التاريخ الأطوار والمرائب التاريخية كأنها تغير في بعض خصائص ذلك الشيء أي بعض قواصه وبعض كذلك مقوماته أو حدوده في التعريف ولكن نجد كما قالوا في بعض التعريفات يعني قلنا فإنه تعدد التعريفات والاستلاحية له أي فبعض الباحثين يعرفون من حيث النظر إلى الأهداف من حيث النظر إلى الأهداف والبعض يعرف من حيث الوسائل وبعضهم من حيث التاريخ ولعل أجمع التعاريف وأقربها أن يقال إنه حركة دينية استعمارية بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصليبية طبعا كانت الدعوة نقول يعني بولس هذا الشاول اليهودي الذي تمصر ويزعم أنه رأى في المنام وهو في طريقه إلى الشام رأى عيسى بن مريم وأمره بأن يعني يرفع الاضطهاد عن المصارى ويسعى كذلك في نفعهم وإلى ذلك هذه الرؤية المكذوبة المزعومة كما يقولون المهم باختصار لكن نقول الآن في العصر الحديث في العصر الحديث وإلا كذلك بعضهم يفرق بين لما نقول هؤلاء الذين يدعون إلى المصرانية من قبل وهؤلاء المنصرين لكن اليوم تشترك وتجتمع كلها المهم باختصار فنقول إذا إثر الفشل الحروب إذا هي حركة دينية استعمارية بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصالبية تعلمون صلاح الدين الأيوبي ومقاومته للصالبيين وقمعه للمنصرين وما إلى ذلك فأجلاهم وأخرجهم الحمد لله صاغرين وتذكرون إن هؤلاء حتى لأنه إن شاء الله ذكر بعض المصطلحات والألفاظ التي لها صلة بالتنصير قد ترها شكلا ورسما ومبنا ولفظا شيئا مختلفا لكنه في الحقيقة يعني مؤيدا ومكملا ومؤاظرا صراحة لذلكما سيأتي بيانه الذي أريد فقط أن أشير إلى يومنا هذا لا يزالون يرددون كلمة الصليبية تذكرون سامحوني يعني الرئيس الأمريكان لما شنوا تلك الحرب على العراق وقالوا هذه حرب صليبية والفرنسيون كذلك ولعلهم مثل هذا يفكرون كذلك في مالي يعني الغرض هو لكي يشوقوا الطريق ويوجدوا الأسباب ليزعمون يعني نحن ضد يعني صراحة هذا الغلو وهذا يعني ما أي كان مهما كان لكن صح يعني لا نريد للمسلمين أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم وبمحظ عصبيتهم وحماساتهم وصوراتهم وغير ذلك فيكونون سببا, سببا في جلب الضمار والخراب على إخوانهم وزويهم وأهليهم لأن الكفار في منطق قوة مثلا يستغلون هذه الفرص فيستغلون الفرص فماذا يفعلون يشوهون حقائق المسلمين ويأتون بأباطلهم ويقولون هذا هو الحق وهذا هو السلام وهذا هو الأمان وهذا هو الخير وفرنسا لم تعرف الخير قط. وخير دليل على ذلك الجزائر المهم باختصار شديد فأقول يعني أقول هذا غور كما يقولون لما غزت فرنسا سورية وأتوا إلى المسجد الأموي وذهب زعيمهم وقائدهم إلى قبر صلاح الدين قال كلمته المشهورة ها قد عدنا يا صلاح الدين ها قد عدنا يعني هكذا رك يعني قبره هكذا وقال ها قد عدنا يا صلاح أي نحن هنا يا صلاح الدين عدنا إلى ما ممكن إلى ما كنا فيه ولقد ولقد أرغمت على الخروج وما إلى ذلك المهم يعني لهذا تدركون أنها حركة استعمارية دينية استعمارية بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصه بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب وقد يقال أيضا هي دعوة الناس للدخول في النصرانية فإن لم يدخلوا فيها يعني فإن أب الناس الدخول في النصرانية فليخرجوا من دينهم وبخاصة المسلمين مثلاً المهم أن لا يكونوا مسلمين أن يكفروا أن يضلوا كما ضلوا وأن يكفروا كما كفروا كذلك فهو إذن كما يقولون نشاط ديني وجهد كنسي يهدف إلى تنصير الشعوب والمجتمعات وتكون دعوته بين ابناء الديانات الأخرى وفي أوساط الوسانيين واللا دينيين وتكون مقرونة بنبذ عفوا الديانات الأخرى سواء كانت سماوية أو غير سماوية وخاصة الإسلام إذن ومن, هذا ومن هذه التعريف نكتشف شيئا كما يصرحونهم أنفسهم في مؤتمراتهم ومرتقياتهم التي يلقوه التي يعقدونها. ويجتمعون فيها بين الفينة والأخرى بل بين الوقت والآخر من أجل تطوير الخطط من أجل دراسة الميدان من أجل مراجعة الأعمال وغير ذلك ومن أجل إبداء وإظهار وتناول ومناقشة من منهجيتهم وطريقتهم ودعوتهم وكل ما يتعلق بها كما سنعلم هم أنفسهم يقولون أقول ذكرت قلت ومن هذه التعريف أي التعريفات نكتشف كون التنصير ليس فقط بذل الجهد وإحضار الحرص على إدخال بعض الناس في النصرانية بل كذلك إن حرصهم يتجاوز ذلك وذلك في كون من لم يدخل في النصرانية يحرصون على إخراجه من دينه وبخاصة المسلم وبذلك يعلم أن غاية التنصير ليس إخراج المسلمين من دينهم بل يشمل غيرهم من ذوي الميل ولكن نحن هذا الذي همهم الأكبر هم المسلمون صراعة حسدا من عند أنفسهم كما سيأتي بيان ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك المهم العفو يعني وإن كانت غاية التنصير أساساً وابتداءا أي معنى إطلاقاً وانطلاقا هي دخول الناس دخول الناس في النصرانية فإن لم يستطيعوا في يعني فإن لم يستطيعوا ذلك ولم يقدروا عليه قاموا بإخراجهم من الدين ولو إلى غير دين وهذا ما دلت عليه يعني ما دلت وأكدته شهادات منظريهم ومفكريهم وكبرائهم ذكرنا البعض يقول القص سموز ومر هذا أحد واضعي أسس التنصير العالمي في العصر الحديث. هذا واحد من الذي هو يعني نظر لهم وأسسوا وقاعدوا كيف يتوصلون وما هي الوسائل التي ينبغي يستعملوها والطرق التي ينبغي أن يسلكوها والمناهج التي ينبغي أن ينهجوها ليتوصلوا إلى غايتهم المشوّدة وإلى يعني هكذا كما قال ماذا قال يقول هذا الرجل وعلماء تتأمل في قوله. يقول هذا السامويل زويمر هذا أحد واضعي أسس تنصير العالم الحديث لكن مهمة التبشير التي ندبتكم إليها الدول المسيحية حتى في استعمالهم المصطلحات نحن الآن سنناقش سنناقش بعض حين استعمالهم مصطلح التبشير بدلا من التنصير، وكذلك يستعملون مصطلح وأسم المسيعية بدلا من النصرانية، لأنه حتى ممكن حتى يجد في الناس رقة يعني من باب لعله يجد هؤلاء ناس أصحاب ديانة لا غلط غلط هذا كما سيعتباد ونحن معشر المسلمين ونحن المسلمين نائما نتبع الألفاظ والمصطرحات الشرعية لأن هي الحقة هي الحقة والصريحة والصحيحة والواضحة هذه التي أما غيرهم الذين يصطلحون من باب التلفيق والتنميق ومن باب الإحداث ومن باب التضليل والتحليل يعني هكذا صراحة هؤلاء يستعملون حتى في يومين هذا من من مكائدهم حتى يوهنوا هذا الأمر ويستخف الناس أو يستهين الناس بهذا الشيء أسموا بعض المحرم لا يريدون أن تسمى المحرمات بأسمائها الشرعية لأن لو لو يذكرونها ويسمعها من يسمعها بأسمائها الشرعية يفر منها ويكف عنها ويجتنبها ويتقيها إنما يسمون الخمر بالمشروبات الروحية ويسمون الربا بالفوائد البنكية ويسمون مثلا الرقص وكذا بالأمور الفنية وهكذا دواليك يا إخوان حتى وهذا هذا أسلوب ماكر و و وساحر لبعض المغفلين أو المساكين الجاهلين إذا لذلك فهم يطلقون هذه الكلمة فنحن إذا أطلق إذا إذا اقتضى السياق ذكرها لا تذكر مجردة إنما تذكر مقرونة حتى يبين بأن هذا في استلاحهم ولكن هذه ليست مسيحية أصيلة وحقيقية التي كان عليها عيسى بن مريم والتي دع إليها عيسى بن مريم إنما هي غير ذلك هكذا فلا تغرنكم هذه الألفاظ البراقة والسراقة للعقول صراحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هكذا إذن ولذلك فيقال إذن وإن كانت غاية التنصير أساساً ابتداءً يدخول الناس في النصرانية فإن لم يستطيعوا ذلك ولم يقدروا على قاموا بإخراجه من الدين ولو إلى غير الدين إذن قلت قال, قال لكن مهمة التبشير التي ندبتكم إليها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية انظروا ليس إدخال المسلمين في المسيحية فإن في هذا فإن في هذا هداية لهم وتكريما سبحان الله ينظر إلى الغل الغل والحقد والحسد الدفين المكيل في النفوس يعني بكل صراحة لا يرضون للناس حتى أن تكون فيهم قيم دينية وكذا زعموا لا يريدون أن يكونوا كل باهيم أو منهم أو أضل منهم استغفر الله العظيم انظروا يعني صراحة قال إذا فإن في هذا هداية لهم وتكريما لهم وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلمة من الإسلام ليصبح مخلوقا لا له بالله وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها هذه واحدة أذكرنا ثلاثة فقط شواهد ثلاثة شواهد حتى يستعنس الإنسان بأنه يدرك خطر التنصير هذا الخطر الذي يهدد الناس لأنه أسمحوا لي في مرة من المرات والشاعري مدير الأقوى صح الواقع أذكر مرة في بلاد القبائل ما ما, ما, ما وش يعني. يعني كانت يعني يقول أشرفت على هذا الملتق أو الدورة يعني وزارة الشؤون الدينية هذا حقا يقال وإن كان الأشياء التي يهتم بها قد نقول يغشاها أو يشوفها ويعتريها ويختلفها غموض وغبش كبيرين كبيران وليست في تمام الصفاء ولكن لنقول على الأقل مثلا قالوا نريد أن نحيي التراث الأمازيغي الروعي فكان يعني يريد الإحياء الحكم والأشعار والتراث الأمازيغي فسموا فسمو ذلك الملتقى الذي دام يومين أو ثلاثة سموه المهمة للاتجاه الديني للتراث الأمازيغي، فقلت لأحد المشرفين وهو مدير الآن على ولاية من إحدى ولايات القبائل مثلا يا فلان لماذا لا تقولون يعني كما يقولون الاتجاه والطابع سيد الإسلام الديني الإسلامي للتراث الأمازيغي؟ حتى تسد الزرائع وتغلق الأبواب والنوافذ على وجوه المنصرين فقال والله هذا أمر يعني يفوتني يعني لا أستطيع التدخل فيه يعني إذا حتى في التسمية كأنك لا تجد حرية حتى لكي تعطي اسم الإسلام تخشى وتخافي ديارك لهذا الإسلام يحذر يعني ما يتساهل حتى في هذه الأشياء ولهذا يقول ومنهم المؤتمر التنصيري الذي عقد بجبل الزيتون في القدس 1927 حضرته 40 دولة من الدول الغربية الصليبية حيث قام أحد أقطاب هذا المؤتمر قائلا أتظنون أن غرض التنصير وسيا... أن غرض التنصير وسياسته إزاء الإسلام هو إخراج المسلمين؟ من دينهم ليكونوا نصارى إن كنتم تظنون ذلك فقد جهلتم التنصير ومرميها لقد برهن التاريخ من أبعد أزمنة على أن المسلم لا يمكن أن يكون نصرانيا مطلقا والتجارب دلتنا ودلت رجال السياسة النصرانية على استحالة ذلك ولكن الغاية التي نرمي إليها هي إخراج المسلمين من الإسلام فقط ليكون, ليكون يعني لإخراج المسلم من الإسلام فقط ليكون مضطربا في دينه وعندها لا تكون له عقيدة يدين بها ويسترشد بهديها وعندها يكون المسلم ليس له من, من الإسلام إلا اسم أحمد ومصطفى اسم مصطفى ولكنه يكون ملحدا واسم أحمد ولكنه يكون غير مسلم نحن نريد ما في حرج أن يبقوا يسميهم أباهم بهذه الأسماء ولكن لا يحملون من مغزى ومعنى ومدلول وأطر هذه الأسماء في حياتهم اليومية وفي أخلاقهم وسلوكهم ومعتقدهم وما إلى ذلك إذن في مراجع لا داعي لذكرها خشية أن يضيق الوقت لما هو أهم. إيه؟ وفي الخطاب السري الذي ألقاه ما يسمى بالباب الشنودة هذا اللي كان في مصر يعني ففي الكنيسة المرقسيه نسبة إلى مرقس في الأس الإسكندرية سنة 1973 ليس بعيدا ها يعني بتشوف تخطيطهم ذكر فيه أنه يجب مضاعفة الجهود أحسب التقصير يا إخوان أحسب التقصير وهم أهل باطل فيريدون بذل ومضاعفة الجهود والزيادة من هذه الجهود أكثر مما بذلوا يحسون بأنهم قد قصروا فقال قال يجب مضاعفة الجهود التبشيرية التي وضعت وبنيت على أسس هدف تقف عليه يعني التفق عليه بالحقيقة أي نعم التفق عليه للمرحلة القادمة وهو زحزحة أكبر عدد قدر من المسلمين عن دينهم والتمسك به على لا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية، على ألا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية، فإن الهدف وزعزعة الدين في نفوسهم وتشكيك الجموع الغفيرة منهم في كتابهم أي القرآن الكريم وصدق محمد أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يؤكد وختم يعني وختمت بهذا كان قبل خ. قبل يعني في سنة 1977 هذا وقعت عليه عيناي في تلك السنة يعني في جريدة في مجلة من المجلات كانت تصدر الكويت المهم تخطيط ل يعني في اجتماع عقدوه ويخططون ل إلى 1925 من ذلك الوقت يعني يخططون كيف تكون يعني لا بد من أموال طائلة ولا بد من قنوات كثيرة ولا بد من إذاعات عديدة ولا بد من منصرين كثيرين ولا بد يعني لا بد من الزيادة والمضاعفة صراحة إذا وكذلك يؤكد المؤتمر التنصيري الذي نظمته لجنة التنصير لوزان بسويسرا في أمريكا الشمالية عام 1978 إصرار اللجان التنسيرية واستماتتهم في تحقيق أهدافهم التنصيرية حيث كان هذا المؤتمر نقطة الانطلاق المحورية والتاريخية في العصر الحديث في مجال أو ميدان التنصير فقد اجتمع في هذا المؤتمر للمرة الأولى 150 متخصصا جاءوا من مختلف أنحاء العالم ويمثلون مختلف الكنائس والهيئات والدوائر التنصيرية العالمية حيث ألقوا يعني صراحة ألقوا وطرحوا يعني بتجاربهم وأبدوا خبراتهم في مجال تنصير المسلمين وتناولوها على طاولة النقاش فأمعنوا النظر فيها وأنعموا الفكرة في مناقشتها بصورة دقيقة وعميقة وخرجوا بعد ذلك بخطط هجومية لمحاولة هدم عقيدة ملايين المسلمين وقرروا شاء معاهد أبحاث يعني يعني ينسق الجهود نحو يعني تنسق الجهود فيها نحو يعني نحو الخطط المرسومة وحمل, وحمل هذا الاسم المعهد يحمل اسم سيدهم وكبيرهم صموئيل هذا زويمر هذا أشهر المنصرين وأشهر المنظرين والمنصرين يعني هذا أحد دوافع يعني صراحة أحد واضعي كما قلت وأسس التنصير يعني منذ ذلك التاريخ والكنيسة تنطلق بقوة غاشمة مدعومة من القوة الدولية في الغرب والشرق أملا في الإجهاز على عقيدة المسلمين ولم تعد خطط وتدابير الكنيسة سرية بل الآن قبل, قبل سنوات يعني وقبل عقود لعلها قليل كانوا يسرون ويخفون ولا يبدون ولا يظهرون صراحة يخشون أن يكتشف الناس أمرهم ولكن اليوم بل يتفخرون صراحة يتفخرون ويظهرون هذه التقارير بعلانية وبصورة واضحة وكل شيء بل كأصبحت مصارى فخر لهم إذا تنشرها التقارير وتسجلها كذلك هذا باختصار حتى نبين المراد يعني المراد والمعنى من مصطلح التنصير يا عباد الله هكذا بينما نجد عقدت هذا الفصل يعني جعلتهم متصلا بهذا الأصل وهو أصل تعريفي ومعنى التنصير لغة واستلاحا فيه ألفاظ مصطلحات ذات صلة بالتنصير فيه المصطلح الاستشراق لأن في بعض الأحيان تقول هذا مستشرق أوريونتاليست يعني الاستشراق الأوريونتاليزم يعني ممكن يقول هؤلاء يعني يقول هذا الاستشراق لعله يظن الناس هذه أبحاث أكاديمية وبحوث علمية ونس مختصين في شفتة ومختلف الفنون والميادين والتخصصات والعلوم والمعارف فقط لا هذا لأن الاشتراك قد لا يكون اشتقاقا في المادة والرسم والرفض ولكنه قد يكون اشتراكا في المعنى والغرض والقصد والأثر يعني قد لا يكون في لفظ تجد فيه اشتقاقا واشتراكا ولكن تجده في المعنى والغرض والأثر والهدف كذلك تتضافر وتتآزر وتتكامل أو تتلازم في بعض الأحيان كما هو معروف عند العلماء المهم أخذت ثلاثة ألفا ثلاثة ثلاثة مصطلحات بل ثلاثة مصطلحات أقول يعني الأول وهذه الألفاظ والمصطلحات لها سل وسيق بالتنصير بل هي يعني كما قلت من يعني عين حقيقة التنصير ومن هذه الألفاظ الاستشراق من أدقي وأجمل طبعا عر الاستشراق عرفه البعض تعريفات مختلفة, تعريفات مختلفة ولكن نحن بحكم علاقته وارتباطه صراحة بالتنصير قلنا من أدق وأجمال ما عرف به الاستشراق هو دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون كافرون من أهل الكتاب بوجه خاص للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخا وتاريخا ونظما وثروات وإمكانيات وهكذا بهدف ماذا بهدف تشويه ومحاولة تشويه الإسلامي ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم عنه وفرض التبعية للغرب عليهم ومحاولة تسويق هذه التبعية بدراسات ونظرية. يعني تدعي العلمية والموضوعية وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على النصراني بل أقول النصراني نقل هذا نقل يعني في التعريف لكن نحن دائما بدل المسيح نستعمل كلمة النصرانية بهذا سماهم الله سبحانه وتعالى وبهذا ينبغي أن نسميهم كذلك أقول إذن للغرب النصراني على الشرق الإسلامي هكذا والمستشرقون هم أدمغة الحملات الصليبية الحديثة والشياطين الغزو الثقافي للعالم الإسلامي ظهروا في حلبة صراحة أي في فترة يعني في هذه حلبة الصراع كما يقولون في فترة كان هذا في تعريف صاحبه وإن كان في بعض العبارات لا نوافقه عليها صراحة المهم لكن لعله يتكلم بالوجه العام وبنظر غير غير غير نظر نظرة أو غير نظرة من تشبع ب بالعقيدة الإسلامية ويحكم على الأوضاع بالأحكام الشرعية ونحن نعلم بأنه مهما قل المتمسكون فيبقى ذلك الزمن إن شاء الله فيه خير تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة فهل من بعد هذا الشر خير قال فيه السماء خير ولا لا وقال وفيه دخل قال قلت وما دخنه يا رسول الله قال قوم من أمتي يستنون بغير سنة ويدون بغير يدي إلى آخره المهم باختصار شديد فنحن كذلك نقول قال قال الرجل يعني وكان المسلمون فيه يعانون من الإفلاس الحضاري والخواء الروعي وفقدان الذات مما جعل الفرصة فهل في ظن هؤلاء حقا كان يشكو المسلمون لأنه تركوا التمسك بالسنة وأنتم تعلمون بأن الناس ما داموا كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث إذا تبايعت بالعين إلى أن قال صلّى الله عليكم ذلا لينزاه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أو كما جاء من قول صلى الله عليه وسلم وجعل الصغار على من خالف أمره صحيح يعني نقول هذا الذي أصاب المسلمين من ضعف ووهن وتقهقر وتردد وتردي إلى آخره يعني سببه لما تركوا هذا الدين هكذا فهؤلاء استغلوا هذه الفرصة ووثبوا عليهم وانقضوا عليهم لمستغلين هذه الفرصة السانحة المهم قال يعانون هذا مما جعل الفرصة سانحة لأولئك الأحبار والرهبان وجنود الصليبيين كي يفأروا لهزائمهم الماضية والمستشرقون أي الإخوان يلتقون مع المبشرين في الأهداف فكلهم يهدف إلى إدخال المسلمين في النصرانية أو رد المسلمين عن دينهم أو, تشك أو, يعني كذلك أو تشكيكهم بعقيدتهم كما أن أهدافهم وقف انتشار الإسلام كذلك الباء المصطلح الآخر مصطلح الاستعمار هو الاحتلال هكذا وإن تعددت كذلك التنوع وتنوعت تعريف لهذا الذي تطلق على الاستعمار أو الاحتلال بالأحرى ويصطلح بها عليها فإن من أدقها يكون الاحتلال معناه استيلاء شعب على شعب آخر بالقوة العسكرية لنهب صرواته واستغلال الأرض واستغلال طاقاته وكذلك وإفراد يعني صراحة هؤلاء يعني صراحة استطارهم بذلك و... واستغلال طاقات هؤلاء لأغراض يعني تتسائر أغراض هؤلاء المستعمريين وخاصة وخاصة كما نقول وبخاصة استعمار واحتلال الشعوب الإسلامية فزيادة على يعني نقول هذا يبقى دائما المستعمر أو المحتل خاضعا له هكذا صراحة ومستغلا من طرفه ويعمل كذلك أفراد هؤلاء وقواتهن خيرات ذلك وتستغل طاقات ذلك لأغراض هذا المستعمر أو لمصالح وأغراض هذا المستعمر. فالإسلام هما المهم فيهدم يعني فعفو القلب أقول طبعاً ويهدم فيهدف إلى هدم الإسلام فيهدف إذن إلى هدم الإسلام هكذا صراحةً. هدما كليا أو إضعاف أو تفريق المسلمين إذا لم يستطع أن يقضي عليه ويهدمه هدما كليا يحاول على الأقل أن يضعف يعني أصحابه والمسلمين أو يشتت إلى غير ذلك كما هي معرفة قاعدة المستعمرين والمحتلين يعني يزرعون الشكوك كمسايات بيان إن شاء الله من أغراض واهداف التنصير الذين التفرق بين المسلمين وزرع البلبلة والقلقلة والشحناء والبغضاء في أوصالهم. لكن ما وجه العلاقة بين الاستعمار والتنصير؟ قد يقول الإنسان كيف؟ ما أنظر إلى يعني الاستعمار أو الاحتلال بالأحرى كما أقول إنما يسلطوا عليه نستعمل هذا تجاوزا وتسامحا وعلى السبيل التغريبي. وعلى السبيل الاستراحي الشائع الزائعي حتى يعرف الناس لكن المهم هذا الاستعمار المستدمر يعني العلاقة بينه وبين التنصير علاقة وثيقة في الحقيقة والتنصير والاستعمار وجهاني لعملة واحدة فالمنصرون هم الواجهة الدينية للمستعمر والاستعمار كذلك كما يقولون فإذا نقول والاستعمار هو كذلك الوجه الأخرى الذي يغطي والذي يمنح هؤلاء يعني القوة ويمنحها السعد يعني القوة في في تغطيتها وفي تقويتها لأن الجهود هؤلاء إذا كانت بهذه الأساليب التي يقولون هذه لا تستطيع على إرغام الناس ولا نقوى على إلزام الناس إنما بد من قوة الحديد ولا بد من قوة البطشي التي بها يمكننا إرغام هؤلاء على التنصر فيستعملون هذا وخير دليل نحن لا ن لا داعي نمشي إلى بعض الكثير من البلاد الإسلامية صراحة حتى في اليمن حتى حتى يعني صراحة إنما نأتي للجزائر أنظروا إلى ال... إلى ال... ال... ال... الأهداف الاستعمارية انظروا إلى خططه الجهنمية انظروا كذلك إلى أنواع حربه المعلنة عليهم انظروا في نفس الوقت كان يحارب جمعية العلماء لأنها هكذا بماذا؟ بعدم تعليم يزعم بعدم تعلم وتعليم اللغة وعد وبي... ما يقول لك صراحة مثلا القرآن ما تعلم اللغة لأن اللغة العربية لغة القرآن ومن أجله تعلم الناس اللغة العربية مثلا ما شاء الله لأنه هو مصدر هذا كله فالمهم أقول فهؤلاء لما دخلوا في ألف مثلا تلقى يدخل معهم هؤلاء المنصرين وأقول وهؤل... هؤلاء المنصرون ولش عندهم الدراسة ميدانية والطلعات استخباراتية واستكشافية وكما يقولوا إحنا يا ممكن ميدانية فيقولون لنرى في أي ما هي القبائل التي نجد فيها ممكن مر عرض خصبة لذلك فقالوا ممكن نحاول أن نجد بعض الخلافات التي تتجد توجد بين بعض القبائل يقولون هناك فرق بين بعض الولايات الجزائرية وبعض ولايات القبائل. هيا لنستغل الأقلية الأقل في الحقيقة ما ينبغي. فنستغل نستغل القبائل هؤلاء ل لماذا لتلقينهم وتنصيرهم. حتى يصبح, يصبح مثلنا وبالتالي يكونون أدات بين أيدينا لكذلك لغزو الجزائر والتنصير الجزائري كلها ولكن الحمد لله تعلمون دعوة الإسلام وآثارها في بلاد القبائل ومهما حاول، مهما اليوم تجدون بعض الأبواق بعض الأبواق التي تتكلم باسم القبائل لا يمثلون القبائل ولا يصدقون ولا ولا هؤلاء حتى أنفسهم لا يمثلونها إنما هم أنفسهم يمثلون أسيادهم الفرنسيين وغيره وغيرهم صراحة لو اطلعتم عليهم لو وجدتهم بيادق ورع وعرائس القرقوس يعني فقط ينطق بما شاء وما تشاء وكيف ما شاء المهم باختصار الدليل الدليل اللي همني فقط حتى لا أطي هؤلاء المنصرون جاءوا وجو طبعا بطرقهم كما سنذكر إن شاء الله وسائل التنصير الوسائل الظاهرة وغير الظاهرة الوسائل الجولية والوسائل الخفية والوسائل المختفئة يعني يتفننوا في هذا التصنيفات والترتيبات وكل شيء كما سيأتي ذكر بعضها أو مجملها المهم باختصار أذكر ممن ممن يعني نذر نذر ووقف وقته وقوته وحياته من أجل أن يتعلم اللغة الأز... الأمازيغية أحد ونقرأت كتابه يعني سنة 1989 يعني كتاب لأحد الأحبار الفرنسيين يدعى جون ماري دالي كتب قاموسا ضخما اسمه الدكسيونير يعني القاموس القاموس هكذا المعجل القاموس الفرنسي الأمازيغي الفرنسي الدكسيونير كابين أمازيغ فرنسي هذا سمك كبير فرنسي المملا علينا فاليوم للأسف نجد أصحاب اللسانيات المتخصصين في اللسانيات وهم متشبعوا بالفكر النصراني يقولون يرجع الفضل في تعلم هذه اللغة الأمازيغية واللغة القبلي إلى الأب هكذا يكتب لك الأب جوماري ذا لي وكأن الوالد معلمه القبائلية وكأن أجدادهم ما كانوا يتكلمون القبائلية هذا هو التنصير باشكاله الخفية المهم باختصار شديد فنجد أقول فرنسا جاءت بسلاحها المادي وهو من من من عتادها المعروف وبسلاحها الروحي بن قوسين وهو التنصير يعني يريدون مسخة وطمسة ونسخة هكذا وإزالة هذه العقيدة من قلوب الناس، ولكن أذكر لكم مثالين، وقد ذكرتهم لعل لعلي ذكرت لهم ذكرتهم لكم مرات. مثال هذا في بني يعلى في أسيعلا، ومثل ذلك حصل ومثل ذلك حصل، وكذلك حصل في أماكن شتى من بلاد القبائل بشقيها وبب مختلفة أنحاءها ومدنها وقرى. الدليل الخطّة والطريقة الشرعية التي استعملوها أنهم أخذوا عهدا على أنفسهم ما أسسوا وما شيدوا وما بنوا قرية إلا وبنوا كذلك في وسط تلك القرية مسجدا ولذلك رأيتم لما جاء ابن باديس يعني وبحث من يبعث إلى بلاد القبائل قال لمقاومت المد النصراني والهجمات والغارات النصرانية فلما رأى ما عليه هؤلاء ما شاء الله من تتيب قرآنية وتحفيظ القرآن ومساجد قال لا أخشى عليهم ما دام هذا المسجد قائما وما دام كذلك ما شاء الله يعني دائما والحمد لله ولكن مع ذلك هؤلاء لا يملون كما بيانه المهم أعطي لكم لأن سنذكر كذلك في الأخير وسائل مواجهة او مقاومة التنصير كيف نقاوم التنصير لا شك من بين هذه تعليم الناس العقيدة وترسيخ هذه العقيدة في النفوس انا اذكر لكم شيخا وعجوزا اميين يعني لا يقرآن ولا يكتبان ولكنهما متشبعان ولكنهما ما شاء الله معتززان ولكنهما كذلك يجدان العزة ويجدان ما شاء الله يعني كما يقولون الكرامة في هذا الدين الذي أعزه الله به نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإذا ما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فهذه العزة شعروا بها حتى أرادوا أن يعمموها وأراد كذلك أن ينفع الناس بها لأن نحن مأمورون بتعميم الخير وإزاعته وإشاعته وتوسيع دائرةه كذلك ليعم النفع هذا الذي يهمنا من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اغتَنَم الفرصة انتم تعرفون أن هؤلاء يستغلون فرصة الحرمان والفقر والأمية وميل غير ذلك من هذه الفرص الصالحة فيستغلونها ليجدونها وسيلة ويجدونها بابا ليدخلوا من خلاله إلى ديار الناس ويجدونه كذلك وسيلة إلى غزو عقول الناس من خلال تعاليمهم كأنه لما يعطيه الخبز باسم المسيح كذبوا والله باسم كذا وهذا إلى غير ذلك من استعمال يعني كلماتهم التي تبدو كأنها رحيمة ولكنها في الحقيقة يعني كلمات تحمل نارا وتحمل خرابا وتحمل دمارا وتحمل مكروها وسوء للناس لانه في الحقيقة هؤلاء الناس يكذبون ويكذبون يكذبون يكذبون الصادقين ويكذبون على الصادقين وهم كاذبون كما تعلمون ولا تلبسوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون المهم أقول في في في هذه المنطقة كان الناس يستغلون هذا الأب، ما أقول الأب، نقول الحبر، يعني هم يقول يعني هذا الحبر والقس والراهب يعني كان يستغل فرصة في شيخ عنده أفراد هم يستغلون يشوف هذا الإنسان الذي أشد الناس فقرا وأكثرهم عيالا وأمسهم حاجة وكذا هذا يسخن بشي يأثر في الناس. شفتوا ماذا فعلوا مع الناس؟ ماذا فعل يعني يكون باش يكون الصدى ويكون التأثير في الناس جميعا فيتأثروا فذهبوا إلى شيخ فعنده أولاد كثيرون وكذا وفقراء وكل شيء فأعطوه وما يأكل وما يشرب وما يلبس وإلى غير ذلك فحضرت ذلك الشيخة الوفاة فجاء بعض المتأثرين بدعوة هذا الراهب فقالوا إن فلان يحتضر يعني خلاص في رحظة الاحتضار فجاءه مسرعا مسرعا ليرى كيف تكون خاتمته وكيف يفني أو ينهي ويختم حياته كيف يختم حياته كيف تكون نهاية حياته هل تكون بالرموز والإشارات والحركات النصرانية الصليبية أم يشير يعني بالمشيرة أو السبابة معلنا دعوة التوحيد لا إله إلا الله فوجد الرجل يشير هكذا بأسبعة قالوا بالفرسية ميكس كشي في مفيوب وزدكم نوب وزد با مثلا هذ الكلام تعرفون أشوفهم بماذا رد ذلك الرجل قالوا ماذا تفعل يا فلان أنت لست مسلما انت نصراني مثلنا وانت كذا وانت كذا والرجل سكت فلما فرغ ذلك الراهب من كلامه قال له كلمة الشرذ الشر رب ذربيا يعني الفقر هو الفقر لكن الله هو الله ما قل ودل يعني هذه يدل على كون هؤلاء لا يزالون إلى يومنا لعل اليوم يلقوا فرصة بينما عجوز كذلك راهبة خدمتها زعمت زعمت هي مستغلة تعطيها وأي شيء تريده وتحتاج إليه فأرادت تلك الراهبة مستعجلة أرادت أن تختبر تلك العجوز وأن تمتحنها يا عجوز هل قصرت في حقك؟ قالت لا هل تريدين شيئا وتريدين طلبه يعني مني وممكن يعني ممكن ألبيه لك وحققه لك فقلت لها يا فلانة انت مرأة رحيمة ما شاء الله رؤوفة كذا يعني عندك يعني إحساس وعندك عطف وذات خلق حسن وذات قلب كذا وذات نفس كذا ففرح تلك المرأة ظنت خلاص قد استولت على قلبها ودل على ذلك ما في لسانها ظنت أن الامر كذلك اي اخوان فقالت انما اريد انما اريد منك شيئا ان شاء الله شيء الصغير وشيء هين وشيء خفيف وشيء قليل جدا تستطيعين ادائه وتستطيعين تحقيقه لو حققتيه لي ولو يعني قمت بانجازه وتحقيقه لا, لا ادخلتي على نفسي سرورا كبيرا وسعادة كبرى كذلك. فقالت على الفور أطلب ما تشائين ستجدني يعني محققة وملبية في أقصر وأخسر وأسرع وقت. فقالت فضمت تلك المرأة تطلب منها شيئا تأكله. أو شيئا تشربه يعني مشروبا تشربه أو طعاما تأكله أو لباسا ترتديه أو شيئا من من من مطامح ومن زخرفي ومن يعني هذه المواد الدنياوية ومن المطالب المادية وما إلى ذلك لا فوجدت المرأة أسمى ووجدت المرأة يعني أقنع وجدت المرأة كذلك يعني وجدت المرأة أعز وأرفع سبحان الله من كل هذه الأمور الدنيئة قالت يا فلانة إنما أريد منك أن تقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى تطمئن نفسي ويطمئن قلبي هذا الذي أريد أن يقول الحمد للهؤلاء يعني هذا الشيء الذي يبدلونه فالاستعمار وجه الثاني للنصرانية قلنا النصرانية والاستعمار وجهان لعملة واحدة هكذا إذن ثم بعد ذلك نقول ممكن فيه بعض المصطلحات التي يستعملونها وهي قلنا إذا العلاقة بين الاستعمار والتنصير أنها وثيقة ودقيقة وأنهم وجهان لعملة واحدة فالمنصرون هم الواجهة الدينية للمستعمر والاستعمار يعني كما قلنا العلاقة يعني كما والاستعمار مثل ما نقول يعني فالمنصرون هم الواجبة الدينية للمستعمر والاستعمار والحقيقة الاقتصادية والسياسية للمنصرين. قد دعا المنصرون المستعمرين إلى احتلال البلاد الإسلامية، وعندما احتلت ترك البلاد يعنيها كذا ذلل المحتلون أو المستعمرين قبل المستعمرون العقابات أمام المنصرين، واستطاع المنصرون أن يقيموا مؤسساتهم في البلاد الإسلامية بكل سهولة. إذن هذا التآزر بين المحتلين والمنصرين جانب فرضته هذه الكنيسة واقتضاه التنصير. لكن فيه شيء يستعملون وهذا الاستعمال ما يصلح وهو التبشير ولا لا تلاحظوا يقولك المبشرون اقول اقرأها قراءة لان الوقت يجري واخشى ان لا نستطيع يعني مجاراته ونستطيع موافقته كذلك قلت من الألفاظ, يعني من الألفاظ والمصطلحات أو من الأسماء والشعارات التي أطلقها واصطلح بها أي اصطلح بها النصارى على دعوتهم وأمعنوا في ذلك واستمروا كذلك على ذلك وهذا حتى يتأثر بذلك الناس أي بل تأثر بذلك الناس وانخدعوا به كذلك بل نجد بعض المصنفين والمؤلفين من المسلمين يكتبوا ويقول لك تبشير يا أخي أجزك. على الأقل إذا اذكرت التبشير اذكره مقرون مفصل، باش يتفهم ها هنا التبشير هذا في سياق الزم في سياق الزم يعني ما يراد به في سياق المدح والثناء. لأن التبشير وش هو هو ما يدخل الصرور والبهجة والفرحة ويبشر بالسعادة والراحة والسلام والأمل والأمان يا خلنا واحد وكما قال المبشرون الرسل الأنبياء يبشرون هكلا ولا لا المسلمون يبشرون ما شاء الله النبي الله عيسى عليه السلام قال ويقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هذا للبشرة والبشارة فيها شلي ما شاء الله يتسعد بها النفوس ومشاء الله تفرح بها الناس وكل شيء إذن من خدع بهذا المصطلح الكثير يعني هو مصطلح التبشير الذي يحب النصارى والمنصرون إطلاقه عليهم ووصفهم به من الخطأ الجسيم استعمال لفظ التبشير وإطلاقه على دعات التنصير وذلك لأن لفظ التبشير فيه دلالة على أن هؤلاء يدعون إلى البشارة ويبشرون الناس بالخير والبر والسلام والأمان والرحمة والسعادة وهو في الحقيقة والواقع غير ذلك ونقيضه ولا يصح إطلاق لفظ التبشير عليهم بل المسلم كما قلت هو الأحق بذلك لأنه هو المبشر حقا وصدقا قولا وفعلا ودعوته الجديد به حقيقة وواقعا وإنما لما أطلق المصارى لفظ التبشير واصطلحه عليه يعني على التنصير به على التنصير إنما هذا بغرض لهم قصد وغرض سيء وهو يريدون لأنه في ناس للأسف الشديد فيه الخدعون بهذه العبارات والمصطلحات ينخدعون صراحة كما يقول نحن قوم من خدعنا بالله أن له لا يناس يقول حضرة يقول آ يوخر حضرة يقولونا لا لا ما تشي يذكر لك اسمه كم مليحة وقول اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون مثلا آ وإن إذا الولز ذلك أقول بل إن هذا غرض وقصد ألا وهو بأن ذلك لغرض وقصد ألا وهو التعمية وخداع المغفلين والمساكين الذين لا يعرفون حقيقة هذه الدعوة النصرانية والواجب والأول أن يقال التنصير لا التبشير الأصل أن نقول تنصير لا تبشير وإنما كما أسلف القول يعني وظهر أسلفنا القول في الحقيقة اختار الناس ذلك دعوتهم كأنهم في الحقيقة ليبينوا لنا بأن هؤلاء بأنهم بارعون في التضليل الإعلامي والتلاعب الألفاظ ويجب كما قلت لكم الكف وعدم استعمال واستخدام هذا اللفظ إذن كذلك لنعرف الخطوة الشيء الثالث يعني النقطة الرابعة بعد ما عرفنا تعريف التنصير وعرفنا ما استخرجناه من هذا التعريف من خلال المؤتمرات ومن خلال الشهادات هؤلاء وعرفنا كذلك بعض المصطلحات باش مرة اخرى لما تقول هذا مستشرق تعرف غرض المستشرق صح الآن تلقى المستشرق مش كلهم نصارى لكن الاستشراق كمنهج وطريقة ووسيلة غرضها كذلك والتقاؤها مع النصرانية في كل ذلك أما الحالات الخاصة والحالات الشاذة والاستثنائية لا تضر كذلك نبين شيئا آخر وهو حقد النصارى على المسلمين إن النصارى يا إخوان في الحقيقة يكنون في أنفسهم غلا وحقدا كما يقولون دفينين وامتألت قلوبهم غيظا وحقدا يعني على المسلمين والمسلمين حسدا من عند أنفسهم وذلك بسبب ما خص الله به المؤمنين من الفضائل الفاخرة والجميلة والخصائص الفاضلة والجليلة حيث خصهم الله سبحانه وتعالى بالنور المبين والدين القوين والهداية التامة ولعلكم تذكرون ما قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وتجدون قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وهكذا تجدون كذلك الكثير من الآيات والله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الاغترار بهم وعدم التأثر بهم ولابد من البراءة والحذر. أن نتبرأ منهم ونحذرهم صراحة وأن نعاديهم هكذا صراحة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتسم بالله فقد هذي إلى صراط المستقيم ودت طائفة من أهل كتاب لو يضلونكم وما يضلون أن إلا أنفسهم وما يشعرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هكذا إلى غير ذلك من الآيات وسيبقى في الحقيقة هذا الذي يشهدون به وإن لم يصرحوا في علامية وسيبقى يعني هذا العداء والحقد وتبقى هذه البغضاء يعني للإسلام والمسلمين من قبل المصارى قائمة ودائمة إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها لا بد أن يتنبه المسلمون لذلك قد يقول الإنسان ما هي يعني الشعالية اليوم تكون شوية, شوية أكاديمية حتى يعرف الإنسان أن هؤلاء من وقت إلى وقت دايما تكون لهم مؤتمرات واعتمد هؤلاء المنصرون في الحقيقة على أسلوب العمل المعتمد على الدراسات النظرية كما قلنا والميدانية والإحصائية لاكتشاف أفضل السلوب السب عفوا أي الطرق والأساليب لتنصير المسلمين ولذلك ترونهم يعقدون يعقدون هكذا مؤتمرات لمناقشة تلك الدراسات والأساليب والتجارب الميدانية تجد مثلا في 1906 مؤتمر القاهرة في ألف في القاهرة في ألف وتسعمائة وعشرة شوف بعد أربع سنوات يعني ما ما تقتضي الأمر في مؤتمر يعني آدم هذه، في لكنه اللي يعني لكنه العهد في 1906 قسطنطينية في العام نفسه مؤتمر القدس في 1924 مؤتمر كذلك جبل الزيتون في لبنان في 1927 تلقى مؤتمر مجلس الكنائس العالمي الذي يتكرر عقدها يعني صراحة يعني عقده هو بخاص مؤتمرات الأعوان 44, 46, 47 مؤتمر القدس 61 المؤتمر الأول حول, حول تنصير العالم في برلين مؤتمر مدارس بالهند السويد يعني في 1969 في مؤتمر لوزان بسويسرا 74 يعني وهكذا إذن ونجد مؤتمر كولورادو بأمريكا وأستراليا 1980 بأكسفورد كذلك 1986 وهكذا دواليك لذلك إذن نكتشف أن الخطر يعني هذا قائم ودائم فلا بد أن يحذر الإنسان. ممكن لعل الإنسان هنا يقول ما هي الوسائل التي أعدها هؤلاء للتنصير وأنا أذكرها باختصار فقط أذكرها. لا قلنا لهم تطرق ووسائل يستعملونها في أشياء ظاهرة وفيه أشياء. غير ظاهرة يعني خفية وفي أشياء معلن عنها وفي أشياء أشياء يسرعون بها ويتسارون بينها بينهم فقط وفيه يعني هذه أسلوبهم الماكرة لذلك ينبغي أن نعلم بأن من أسلوبهم وطرقهم يعني التي يرمون بها تتحقق. يعني يتحقق لهم ما يريدون ويحققوا كذلك ما إليه يصبون هذه المؤسسات يقومون بإنشاء جمعيات والجمعيات كثيرة جمعية لندن التنصيرية جمعية مثل الانجليكانية البريطانية جمعية طبع الإنجيل جمعيات كثيرة والإرساليات يعني الكثيرة في أمريكا حتى جمعية روح القدس يزعمون روح القدس في زنجبار يعني خاصة في افريقيا اتصور انتهى في اللي فيه يعني الاكسرية كلها مسلمة عندهم قلة كانت واحد في المياه هذك في المياه كيف اغدقوا عليه بهذه الوسائل وحتى اصبح لهم سيطن ذائع ذائع فيها وأصبحوا كذلك يمنحونهم الحظوظ الوافرة حتى يكون لهم إظهار على ذلك المهم أرسلوا أرسلوا وأنشأوا وأسسوا وشيدوا يعني جمعيات كثيرة ومدارس عديدة ومؤسسات مختلفة ومع كل ذلك ينتقون المنصرين ينتقون المنصر كأنهم ينشئونهم ويربونهم ويكونونهم ويؤهلونهم يقولون من يعني من لا يقوم بهذه بمهام التنصير إلا من كانت متوافرة فيه شروط ومؤهلات ووضعوا هذا كما في 1960 في توصياتهم يعني في مصر وكذا كنت تعرفون الأقباط وش ففي ما يتعلق بالمنصر أو المنصرة أوجبوا عليهم الأمور الآتية شوفوا ليح تعلم اللهجات المحلية ومصطلحاتها لهذا قلت لكم هذا لماري تعلم القبيلية في أث من قلات بعض العلو أث من قلات أث بالقبيلية بانو آية يعني آية أو قبيلية يعطل أث أث من قلات أي بانو من قلات تعلم يعني أصبح يعلمها وأصبح يدرسها للناس المهم فقال تعلم اللهجات المحلية ومصطلحاتها مخاطبة العوام على قدر عقولهم شوف سبحان الله العظيم. إلقاء الخطب بصوت رخيم وفصيح المقارج الجلوس أثناء إلقاء الخطب الابتعاد عن الكلمات الأجنبية أثناء لقاء الخطب الاعتناء باختيار الموضوعات العلم بآيات القرآن والإنجيل حتى كما كم شفت البعض المدجلين أو بعض الدجالين المهد يعني كيفاش يدير كياذاك المصري لقنوه هذا الشيء يعني تقرأ مواطن القرآن الكريم والإنجيل وتدعي أو حتى في القرآن الكريم تقول هذا تضارب وهذا تعارض وهذا اختلاف وتناقض بين آيات القرآن الكريم ولا لا إذن هذا يعني شوف طريقة ماكرة إذن قال يعني العلم بآيات القرآن والإنجيل الاستعانة هذه أمور أخرى الاستعانة بالروح القدس والحكمة الإلهية استعمال الوسائل شوفوا مليح هذه استعمال أبدا استخدام الوسائل المحببة إلى المسلمين من العوام هاكم شفتو الآن في ال في ال الآخر ما جود جزي جزير يستغفر الله اللي بعض يحبوا الموسيقى يديلونه الموسيقى يغني له بالموسيقى يصلي بالموسيقى آه والهفات واللفات وما أدري كيف. استخدام الوسائل المحببة نقول للمسلمين المسلمون ليست محببة إليهم إنما نقول هؤلاء العصات أو هؤلاء الغافلين هؤلاء ال... يعني صراحة من العوام كل موسيقى وعرض المناظر بالفانوس السحري أو استخدام تقنيات التعليم دراسة القرآن للوقوف على ما فيه عدم إصارة نزاعات مع المسلمين إقناع المسلمين بأن النصار ليسوا أعداء لهم إنشاء منصرين من بين المسلمين ومن أنفسهم زيادة الزيارة المنصر المنصرات يعني لبيوت المسلمين والاجتماع بالنساء وتوزيع المؤلفات وما إلى ذلك وفي التنصير المختفي هذا التنصير الذي لا يظهر علانية ممكن إنما على مستويات رفيعة وكل شيء كالبعثات الدبلوماسية ولا لا هذه البعثات الدبلوماسية وما يفعلون وما يسمعون. المستكشفون حتى المستكشفون هؤلاء من حيث استكشافاتهم كذلك يولون اهتماما لبعض المناطق التي هي مستعدة والتي يجدون لها قابلية أو يجدون الأولوية فيها للدعوة إلى التنصير يعني طرحت دراسة ميدانية هذا المستكشف تظنه سائحا وتظنه عالما من علماء آثار وباحثا في مجالها أولئك المس هذه المسائل ولكن في الحقيقة هذه أمور شكليه يوهمك فقط أنها كذلك وكذلك التط التطبيب يأتون يعني هذه البعثات التي يبدو في ظاهرها يبدو في ظاهرها إغاثة الناس والإسهال في مجال إغاثة طبية والصحية والخدمة إلى غير ذلك ولكن غرضهم في الحقيقة غير ذلك أذكر مرة أحد رؤساء ضائر من دوائر إليزي في قلب الجزائر في صحراء الجزائر قال جاءت بعثة أجنبية يعني محملة ومعبئة للسيارة تعب الأدوية فظننتها جمعية هذا كل الوقت في ناس غفلين مثل بوش لهذه الأشياء قال فجاءوا قد نحن والله جئنا ببعض الأدوية لعله في ناس محرومون وفي ناس فقراء وفي ناس مرضى نناولهم هذه الأدوية لعله شكرهم لعله أثنى عليهم ما يعرف الرجل قال فمكتوا وقتا طويلا أياما عديدة ومديدة فلما عادوا بعد ذلك لابد أن يسجلوا كما سجلوا حضورهم يسجلوا كذلك خروجهم يعني على مستوى تلك الدائرة. بأننا قد خرجنا وتعطى لهم الترخيص أو الشعادة أو شيء من القبيل فقال له أحدهم يا فلان وجدنا عندكم أناسا مرضى وأمراضهم مستعصية واستشرت هذه الأمراض وتحتاج إلى أدوية كثيرة وكبيرة فلا نستطيع فنحن في حاجة إلى أطباء آخرون إلى أطباء آخرين متخصصين قادرين على ذلك وأدوية كثيرة فهل أم هل تمون يعني فقال فتفطنت أن في الأمر شيء أو إن وراء الأكمة ما وراءها فقال لا لا خلص ليرفع تقريرا إلى المسؤولين ويذكر لهم ما ذكر فقال فتفطنت بعد ذلك علمت بأن ليس ليس الغرض هو التطبيب والعلاج والمداوات إنما الأمر كما قال وداويني بالتي كانت يداء يريد أن يدوه بشيء وهو وداء أبا استغفر الله العظيم إذن هذه البعثات التطبيبية يعني التطبب والعلاج وإنشاء مستوصفات وبعثات لعلاج المرضى وخاصة الذين هم في رؤوس وقمم الجبال وفي أعماق الصحراء وفي وفي هؤلاء كلهم ينبغي أن يتأكد الناس من نساءتهم وبراءتهم وإسلامهم وعدم وعدم أغراضهم غير الشرعية ولو غير ذلك وخاصة البعثات النصرانية وغير النصرانية حتى الرافضة وغيرها يأخذون حكمهم لأن الشر شر وقد يكون شيفها أقول إن الحقائق هذه التعنصرانية تعلموا حتى الطوائف الأخرى والميل الأخرى والجماعات الأخرى المهم كذلك التعليم الصيني والتدريب المهني وإنشاء مراكز ومدارس كذلك هذا من خلاله يسعى يرسلون مكونين وممرنين ومعلمين لكذلك يلقنون الناس هذه التعليم النصرانية والتعليم العالي كذلك أيها الإخوان والتعليم العالي خاصة التعليم العالي لما لعلوا يعطيه من حائل الخارج ويعين له تلك الجامعة التي يريد أن يدرس فيها والتخصص الذي يلائمه هذه أمور كلها مبرمجة وكل شيء يعني ينبغي يعرف وكذلك الإغاثة خاصة الإغاثة يعني هذه بعثات الإغاثة حيث ممكن يهب الجميع رجالاً صغارا وكبارا يجلبون معهم المؤن والملابس والخيام وغيرها ويقدمونها على أنه واشنو يقول نعمة عيسى بن مريم عليهم كذا وهكذا فهذه يستغلون الإغاثات الجمعيات الإغاثية للأسف الشديد اليوم حتى في هذه الإغاثات نلقى بعض المسلمين في الخارج يعني يعطون يقول لك صليب الأحمر ولا لا مكان صليب الأحمر كاين تعطيها إن شاء الله ليجان شرعية وجمعية شرعية يعني دولية أو حكومية أو رسمية أو معروفة هذه اللي تعطولها باش مش يستغلوش بدرهمكم يا بدرهمكم يا مسلمين ينصروا الناس ويخرجونهم من الإسلام والناس اليوم يمكن يقول جزير وكن الفن تستحي العين ولا لا قالوا على كرشه يخلي عرشه دك مشي على كرسي تكفلي خلي عرشه على على بطنه يخلي دينه استغفر الله العظيم استغفر الله بس الله. الله السلامه هذا مبالغة إن شاء الله مزال خير كذلك المرأة استغلال المرأة ما في المرأة استغلالها هذا واضح استغلونها في كل شيء ادعوة حرية المرأة وامور إلى غير ذلك كما تعلمون أن أذكر هذا قراءة فقط ولهذا تجدونهم في مؤتمرات إلا ويجعلون قسطا ويجعلون حيزا ونصيبا من الوقت والاهتمام والمناقشة والطرح وحتى في التوصية بالمرأة والمرأة والمرأة لانهم يعرفون أنه أن اليوم أدت فعالة يستغلوا هذه 8 مارس وتبقى يستغلك يعني هذا المجالات المجالات لمزابهم تتميز فيها المرأة ومزابهم تعطى المرأة فيها الصبغة غير الإسلامية يا ليت لو كان المرأة فيها تذكر الله وتذكر الخير وتذكر حشمة حتى لو كنت لهم عيد الحب استغفر الله العظيم يجيب لك وردة وهي شوكة بالحقيقة مش وردة يحسبها وردة ولكن شوكة بالحق استغفر الله يعني ها إذا استغلال هذا رد بال للإنسان استغلال مرأة لهم يستغلوها والناس شوفوا اللي ينعقوا واللي ممكن جدا يدندنوا ويشنشنوا ولعلوا بين قوسين يتنتنوا يعني صراحة يعني حب تقول لغوة يتنتنوا عن اللغة من باب اللغة يعني على هذا تلقى ناس التعاليم والتوجيهات والأفكار والتصورات ما هي الشرعية ولا لا تقول لك ماذا بها المرأة دير كذا هذا مخالف للشرع يا خيزة ماذا بها المرأة دير كذا وهذا مخالف للشرع وين تبرز المرأة تبرز المرأة كأداة لخدمة أغراض المك... المنصرين والله يعني أرجو آه خلاص ما فيش مشكل أقول باختصار مشايل فأقول باختصار إذا هذا واحد كذلك العاملون استغلال العاملين النصارى في المجتمعات الإسلامية سامحوني يا. لا ما ما والله خلي يستمعوا بركة حبيبي يا خلي يستمعوا بركة آه والله خلي مشايل حبيبي يا لذا وش علي بشمن توسع في هذا الباب على بالي مشي صورة يا أخي هكذا تعكس الآخر أنتم ماركم تقنيون طلبة لكن بشمن توسع وش در سد الزرائع واتقاء الشبه يا أخي هكذا الله يبارك علي سامحوني إذن هكذا كذلك استغلال العاملين النصار في المجتمعات السامية على مختلف مستوياتهم العملية وتخصصاتهم من الأطباء والخبراء والممرضات والصيادلة والعمال المهنيين ولا لا لا اردوا بالكم يعني حتى هذه البعثات اللي يجي يقول لك هذه مجموعة جاءت من الصين ماذا بين الصين إلا ما يقول مسلم ارد بالك باش تقول لي بالك مثلا يعني اجزال حب يقول يرد باله هذا الامور تنظيمية هذا العمال يجوه فانت لما يتبعت انت تقول نحب اليد العاملة يبعثوها لك منظمة ومأطرة ومعددة ومحقدة وكلش معناها أنت لا تتحكم فيها يعني يقول المسؤول لا يتحكم فيها يرد باله لكن شرط الممرزات وين والشدير وتلقاه حتى في بعض البلاد الإسلامية ينصروا لكن خفيتا يشوف يتحينوا ويتحراوا ويعني ويلتمسوا متى تكون الفرصة الثانية لذلك حب يقول يعني هما بعثوا لهم اشترطوا عليهم العقد يقول في العقد فيه عقد معنوي عقد معنوي يقول لك أنا نبعثك ولكن تقسم وتتعهد وتمضي وتوقع على أنك تفعل كذا وانت لك تلبي لأنه رمي يراقبوك رمي يراقبوك ويتابعوك كذلك البعثات الدراسية استغلال البعثات الدراسية لطلبة المسلمين خارج البلاد الإسلامية وقت, وقت كانت الجزائر الحمد لله رب العالمين بكلي كانوا يبعثوا بزاف طلبة الجزائريين للروس هذا كله في الاتحاد السوفيتي يروح يصلي ميشي ويقول لي يصلي استغفر الله يزيد يقول يا بابا علشان تصلي استغفر الله العظيم. أكتشفت يعني كان ذاك الوقت شيوعية الحمراء وكانوا الناس يطبروا لهنا كان بعض الملحدين والاتجاه الاشتراكي اللي كان الملا علينا. فالمهم يناقش بابا مسكين وينازع بابا في هذا. فلهذا يستغلوا هذو هؤلاء الطلبة لأن ما كانواش محصنين ما كانواش مزودين ما كانواش م... ما شاء الله متعلمين وهكذا. فكذلك الاستشراق. استغلني يعني للاستشراق كذلك اليهود يخدمون النصرانيه ردوا بالكم اليهود يخدمون المصرانية في جوانب كثيرة صراحه لانه يعمل اليهود على مؤازره النصرانيه على حساب المسلمين ويعمل النصارى على مؤازره اليهود على حساب المسلمين في لما يلحق العداء العداوه المشتركة للمسلمين ولاصحاب على حساب المسلمين. هما بيناتهم اليهود يقول ليست النصارى على شيء والنصارى يقول ليست اليهود على شيء صح ولا لا ولكن على حساب المسلم كلهم يتحدون ويتفقون ويشتركون إذا فلهذا يردب الإنسان يقول كلا لا يهودي ولا لما كش ولا لا لا لا لا ما هذا ولا هذا لا لا أردب كذلك المنظمات الدولية المنظمات الدولية المنظمات الدولية هذه كذلك الآن اليوم أغلب بسطة الحيمنة التحر واستولت عليها تسهيرا وإرادة وتسخيرا كذلك يعني هؤلاء حتى في التبادل الثقافي والتجارة والاقتصاد ووسائل الأعلام الإعلام عفوان بل ينبغي وسائل الأعلام في الحافقة الإعلام ينبغى يكون في يد الأعلام يخيك ذاك اليوم للأسف ولا الصوت مليح أهضر ولا تلحق طمليحة أهدر لا العلم واش راح يقول يا أخي هكذا كلا لا يلاق العين ولا تقف ما ليس لك به باش وجه الناس ويرشد الناس لكي يكون في مستوى التوجيه يا هكذا في مستوى التوجيه والمسؤولية فإذا كذلك وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة وغير ذلك من الوسائل الأخرى التي ينبغي أن تستعمل لأغراض شرعية هكذا ما شاء الله ويخشى كذلك خاصة في زمان القنوات وفي زمان العولمة وفي زمان الانترنت وفي زمان الوسائل الأخرى ولعل اللي يجي من بعد يكون أدق وأسرع وأكثر وغير ذلك وأدق ما كيف يكون كذلك المنح الدراسية المنح الدراسية لعله ينتقى في بعض الأحيان ناس انتقاءا ويوديونهم كذلك توجيها كذلك والتقويم المستمر هذا كذلك السعي دائما إلى تقويم الأساليب والاستمرار في يعني في المؤثر منها وطرح تلك التي عفى عليها الزمن وكأن من أهم الأهداف التي جاء بها مؤتمر كلورد بالولايات المتحدة نفسه يعني السعى إلى تطوير الأساليب التنصير يعني أس... هذه تطوير أسليب تنصير يعني بطر... بطرق تنصيرية تتماشى مع معطيات العصر الحديث وتطوراته ولهذا ر... ترونهم ينوعون ويطورون ويزيدون وما إلى ذلك مما يفعلون حتى يساير ذلك ال... إذن ولذلك نقول الوسائل المباشرة التي اتخذها المنصرون صراحةً سبيل الوصول الى المجتمعات الإسلامية هكذا صراحة وغير الإسلامية يعني من بينها كما قلنا الاحتلال هذا الاحتلال الأسلوب الذي اتخذوه فهو الوسيلة المساندة الأولى الأقوى فيما يبدو يعني كما يظهر وهي الاحتلال أو الاستعمار وقد دعى المنصرون المستعمرين إلى احتلال البلاد إسلامية وغير الإسلامية وعندما احتلت البلاد ذلل المحتلون العقبات أمام المنصرين واستطاعوا أن يقيموا مؤسساتهم في بلاد المسلمين بكل سهولة والتعاوز بين المحتلين كما قلنا والمنصرين جانب فرضته الكنيسة وجعلته مجالا للانتقام لأولئك الذين أخرجوا من فلول حمالات الصليبية ولذا قيلت العبارة المشهورة في القدس في العقد الرابع من القرن الرابع, الرابع عشر الهجري يعيزتاني من القرن العشرين اليوم انتهت الحروب الصليبية لما تمكنوا مثلا واستعمروا وأجلا وخرجوا وقريب من هذا ما قاله الجنرال غوروا كما قلنا عندما دخل دمشق دمشق الشام ووقف على على قبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين يعني هكذا دائما إذا هؤلاء كذلك يستعملون هذه كذلك السياسة والمواطنون الغربيون يساندون المنصرين ولهذا اليوم لما تلقى في فرنسا يقول لك شحال يقول لك 73 آخر إحصائيات واستطلاعات داروها يقول لك في الأسر الأسر, الاسر, الاسر, الاسر الفرنسية 73% يعني يكنون حقدا ويحملون صورة سيئة يعني وكرها كذلك للمسلمين يعني يقول لك من حبوهم في العلم وشيدية اليوم غدوة والتعليقات وكذا وبعض التصرفات ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ها؟ ربنا لا تؤخذنا بفا... بما فعل السفاء منا. كذلك إذا كما قلنا وكذلك الفقر لا شك أن هذا ظروف الفقر والفاقة هذه التي ممكن يستعملونها كذلك لبسط هيمنة واتخاذها زريعة ووسيلة لدخول واقتحام هذه المجالات ولعله القيام كذلك والشروع في أعمالهم بمبررات وجواعي لعلهم يدعون إليها ولعله يطلب منهم كذلك ذلك مش غير فقط يسمح لهم بل لعلهم يدعونهم إلى هذا لأنهم لا يعرفون حقيقة مكرهم وحقيقة خبسهم وخطر وضررهم يظنونهم أطباء متخصصين ويظنونهم مريضين نزهاء ويظنونهم صيادل نبلاء ويظنونهم كذا وكذا وفي الحقيقة جاءوا من غير ذلك لو وجدوا سما ولو وجدوا طريقة يقتلونك بها لفعلوا إنما في الحقيقة يريدون أن يحيوا فيك الجسم ويقتلوا فيك القلب ويقتلوا فيك العقيدة كان يريدون أن تبقى حياً بجسمك وجوارحك وأعضائك أي من ناحية الحسية أنت حي ولكن من ناحية المعنوية من ناحية العقدية أنت يعني كأنك ميت أموات غير أحياء لو استطاعوا لفعلوا ولهذا تلقوهم في بعض البلاد يروحوا زعم الممرضات يعطوا حبوب هذه تحديد النسل يقومون بي يعالجون الناس في أماكن ممكن يكونوا فيها مسلمون أكثرية ويأسوا من يأسوا لخلاص ما وجدوا صدى لدعوتهم وما وجدوا من لدن هؤلاء وقبولا لدعوتهم وإقبالا عليها قد هؤلاء لن يتنصروا فماذا يفعلون الإنسان يمكن أن يعالج الكسرى ببعض الأدوية وبعض الأدوات كذا. لا لهذا بد من بتر الساق. هذا لا بد من قطع هذا العضو. وهذا كذا. المهم يعني ينكيلون ويعبسون ويفعلون ما به يعيقون هؤلاء. حتى تكون إعاقة عامة ومستديمة أو دائمة. رد بالك. وكذلك إذا الأمراض من هذه الأسباب. كذلك كلة الوعي. الوعي ما كانش فيه. والاستعداد الذاتي حتى عند المنصرين تلقى عندهم استعداد يعني للانخراط في الحملات المسرانية وطبعا لدوافع مختلفة أهداف لكن من لكره المسلمين والله المزبية أنا أنسى لهم يقولك الروحنة ندير وندير وندير أذكر لكم مثال يعني وهذا الاستعداد يتركهم ويجعلهم يضحون ب ب ب يعني أحسن ما يملكون هؤلاء يعني يقول لك العيش العيش هذا تعال رفاهية وتعال السعادة وتعال الرخاء وتعال الأمن والأمان وكل شيء أما يهمنيش ولو نبات نأكل خبز قطعة أو رغيف خبز ولو في اليوم والليدة نشرب كوب من الماء يكفيني ويسعني وذلك قسط زادي ضطيلت ذلك اليوم يقول يكفيني من أجل خدمتي كذا وكذا ومن أجل التضحية في سبيل كذا وكذا أذكر سنة 1982 في في كنت كنت يعني في زيارة إلى أحد الإخوان أعرفهم وكان ذلك الأخ يملك مكتبة ما شاء الله يعني كبيرة والله يعني سحابلة وفاخرة وزاخرة بالكتب ما شاء الله يعني في ذلك الوقت وتلك السنة كان الكتاب عزيز المنار يعني يعني التي ممكن أريد أريدها في بحثي وفي بعض ما أريد القيام به مثلا فذهبت يوما قبيل المغرب لعله في مثل هذا الوقت فوجدت عنده رجلا أجنبيا فعلمت بعد ذلك أنه راهب من جماعة بحيرين هذا كتعليديا وكان من ضمن السبعة الذين قتلوا أيام تلك أيام الإرهاب كما يصطلح عليها هكذا علماء فالرجل قال قال هذا يمزح صاحب هذا صاحب هذا والمهم قال لذلك الشخص قالوا هذا داعية في الإسلام وأنت في النصرانية حاول يعني لماذا لا تعقدون مجلسا ومناقشة فقال ذلك الرجل وحده باقى هنا نقول له شاطر شاطر يذكر في سياق الزم يخي مش, مش في سياق المتح. واحد يكون صاحب الدهاء والمكر الخبيث والتفكير هذا اللي وراءه ما وراءه من المكر نقول له هذا شاطر مشي واحد يكون عاقل يقول له شاطر قاطع طريق نقول له شاطر إذا كلمة شاطر لكي تكونوا على بركم ما يلاقش من وصفه بها المسلمين ونظنوها وصف يعني يدل على السناء والإشادة بالشخص أو مدعو لا إنما الشاطر يستعمل دائما في سياق الذم، أي للذنب لا للمتحب هكذا ولا لا صح المهم فالرجل وشي لا له لا أنا, أنا الذي يتعلم منه أنا الذي يسأله وهو الأستاذ يبدأك تعرف الكلام لا علينا المهم في سنة الحديث وأثناء الأخذ والرد والتجادب أصعاف الحديث وشي قل لي قل لي أنا منذ أكثر من ثمانية عشر عام ثمانية عشر عام قال لم أزور فرنسا وإذا اشتقت إلى أهلي أم هم الذين يشتاقون ويحنوا إلي هم الذين يزورونني ويأتونني ولست أنا الذي يذهب إليهم ويسافر إليهم وزاد بعدها أظن أكثر من ثلاثة عشر عام يعني معناه 30 أو 31 ثلاثين سنة هؤلاء وجدوا الاستعداد فيها مثل هذا وجدوا الاستعداد واحد يجيك 30 سنة هو في مكان واحد معنا بلولة بالماكلا إحنا تبعتوا إمام الكش قرية يقعد لك عا م عام حاشا حاشا الله يبارك بعض هذه يسموه النقد الذاتي يعني النقد الذاتي أنا النقد الفوسنا تبعتوا الكش قرية يقعد لك شهر يهرب وهذا كرمونصر لي ما كنت يمدحه مش يقول نجيبه لي ما كنت يمدها استغفر إذن الذي هذا يرد الإنسان باله يا جماعة. أنا أذكر بعض الأئمة أعرفهم إخوة شباب الله يبارك ويفلان على ش والله رجيك بعثوني هذه قبل سنوات اليوم الله يبارك رام إخوة يخرجوا يروحوا يعني تلقاه في أقصى وأعلى قمة جبل وفي قرية ناء وبعده وتقائم اسم الله يبارك يعني درك الحمد لله. لكن هذا قبل 15-20 سنة نتكلم لكم. بعثوا التزي والزوج، ولكش الواحدة القرية قال لي والله ما قدرت، شل قال لي قعدت الشهر بسيف بسيف وقت ده وعلش كل ما أنا ما قدرت هذي ذات خلاص أتعرف قال ما قدرت وخلاص بينما شوف ذك علش ما كانش عنده استعداد، هذو يستغلوا الاستعداد الذاتي هؤلاء المنصيرون يستغلون الاستعداد الذاتي لهذا المنصر كل ما أنا لا عندي استعداد ذاتي عندي استعداد معنوي عندي عندي عندي حبي في هذا الشيء وإخلاصي وكل شيء كذلك الزمانات المالية صح بعضها لعله هذا الأخ والغيره يقول لك أنك تعرف كيف متطوع ورحت ما قبل التشغيل وما قبل التشغيل الساعات رأي وسيلة للتعطيل يخدموني هنا ويعطلوني منه ماذا يقول لك ما نقدرش والله يبارك ما قبل تشغيله خير مواله يا أخي هكذا لكن طريقة شرعية إن شاء الله يا أخي ما تروح تل... يرو... ما يخدمش ويخلص يا أخي هكذا لأن بعض إخوان يجي يقول لك يا شيخ رأني, رأني... ما نخدمش وفي الشهر شرح نمزل يقولوا لا إما تخدم وإما تخدمش باش ما تخدمش وتبدي لا باش تخدم وتبدي نعم إذا تكون هذه الضمانات المالية اللي يتلقاها فيها المنصرون ضمانات مالية واجتماعية من المنظمات وكل شيء هذا الشيء يخليهم وكذلك من الأسباب كذلك الحقد الكمين الحقد مزابيه القره تاع المسلمين والحقد علية هو اللي يخليهم يمشوا إلى الصومال ويمشي إلى الهند ويمشي إلى مثلا السنغال وتجهيز المنصرين كذلك تجهيز المنصرين يعني هذه المؤسسات والجمعيات لتعمد إلى تجهيزهم تجهيزا تاما مستغلة فيهم هذه العوامل هذه الأسباب هذه المعطيات الاستعداد الذاتي وما إلا ذلك من هذا الشيء وكذلك تساهل المسلمين ردوا كنت سهل تساهلوا حمايا ربما يستغلوا هذا التساهل وقيل فريك الأيام السابقة قيل لأحد و... مثلا كش رئيس من رؤساء هذه الجمعية كش القسم من هذا يعني تعلل الكبار يقول له علش لماذا لا تعلنون ولا تصرحون بالإحصائية الدقيقة الأعمال تأكم الجهد تأكم قال لهم عندنا قصدان من وراء ذلك دايما نرد نتظاهروا كل ما درنا والو بش ناس يقول لك يقول لك الله ما دروا فيها والو هو روي أو يوجد لك ما ريت حضرتي حالك؟ هو ينبش. قالوا لماذا؟ قالوا أولاً باش المسلمين ما يتفطنوش الخطر تعمي. نبقى دائماً في الخفاء ونبقى دائماً في السرية ونبقى دائماً في التعمية والتعميم حتى العبارات اللي يديروها والإحصاءات اللي مدوها وكل شيء ما تبقى صاريحها ظاهرة. إذن في المسلم هذه واحدة. قدم ثانية باش بش بش النصارى الأغنياء والأثرياء تعم. يقولوا لعل الذي منعهم من ذلك ولعل الذي كان عائقا كذلك من كل ذلك هو عدم وجود المال لأن المال تتحرك به وتحرك به وتمشي به دعوتك يقولوا فيغذقون ويتبرعون وينفقون من أجل ذلك إذا فلا يجوز فلا ينبغي كذلك للمسلمين أن يتساهلوا في هذا الأمر، في هذه القضية وهذا الأمر. وتساهل بعض المسلمين من الحكام المحليين ورؤساء القبائل ولشيم ممكن في خاصة تلقى في إفريقيا خاصة في إفريقيا مساكن. روحوا شوفوا الآن في أتشاد. أتشاد ركنا تعرفوا الآن حتى المسلمين ما شاء الله أعدوا ولكن نخشى يستغلهم ثاني الطرقيين وكل شيء. لكن هؤلاء أحسوا بالخطر تعب التنصير ليروا الآن ف... ف... فعمدا شيوخهم وكبارهم إلى إعادة هيكلة وإعادة كذلك الترميم شيل الصدع وتقويم الشيء للعرب أو يعني من مخططاتهم باش يعلموا الناس تعليم الشرعي كما ينبغي كذلك كما يقولون تعليف الأذهان يعني مش مش دائما العقلية تلتقي على رموز وشعارات وخطابات ومعتقدات جامعة ومشترك بين الناس كان يعني هذا كذلك من العوامل يعني والوسائل التي يستعملونها إذا فتعلمون إذا من أهدافي وكذلك من أن عرف من خلال هذا ما هو غرضه وما هو هدف هؤلاء من التنصير باختصار شديد وإجازة نقول أهداف التنصير ومقاصد المنصرين في الحقيقة كثيرة وعديدة ومختلفة ومتنوعة هكذا ولا لا قلنا حتى في وسائلهم رقم تعرف هؤلاء في كل مرة وش... لأن التكنولوجيا رقم تعرف إن شاء الله يسيروها والأدوات والآلات والوسائل والتقنيات وكل شيء كما شرام يسيروها ويواكبوها ولهذا ترونهم وخاصة وعندهم الغاية تبرر الوسيلة أي شيء وصلهم للغاية تحم يتخذونه وسيلة ويسلكونه سبيلا. هكذا ولهذا ترونهم دائما وأبدا يطورون ويدرسون ويغيرون ويقدمون ويؤخرون ويظهرون ويسر ويخفون ويعلنون ويسرون إلى غير ذلك مما يفعلون لكن أهداف التنصير باختصار الهدف الأول هو القضاء على الإسلام في نفوس المسلمين وواقعهم ماذا بيهم يعني الهدف الوح الأول واللي هو الأسئلة يعني الكبير كما يقولون هو أنهم يحاولون القضاء على الإسلام مزابهم لا يك... لا يذكر الإسلام لا تذكر إلا النصرانية أو إلى اليهودية أو وإن لم تذكر النصرانية ولا ولا اليهودية ولا شيء أو وإن لم تذكر تذكر النصرانية على الأقل لا يسمع اسم الإسلام أو تعاليم الإسلام أو من يذكر هذا الإسلام أو من يدعو إلى الإسلام أو من يعيش بالإسلام أو من يدعو يعني مثلا إن شاء الله يوسع ضائرته ويرفع شعار الإسلام سبحان الله العظيم فيريدون القضاء على الإسلام في نفوس المسلمين حتى اليوم رأكم شرط العبارات لعند الناس والمصطلحات حتى في مصطلحاتهم رد بالك ففي علم المصطلحات رأي فيه أغراض تمصيرية ولا بودي من ما مجي... بهم يجيبوا يجيبوا عبارات مثل كأن عبارة الجهاد في في الإسلام ما هذه كلمة الجهاد تتنحى لأنه أنت الجهاد غير ك... كذا وكذا في يقول لك أن زب الجهد الظناء المعبوش جيب لنا عبارة أخرى تعال كيفاه عبارة أخرى تعال السعي عبارة أخرى تعال كذا وكذا الجد والنشاط يقولك نحيها غيرها ولهذا تلقى في البرامج للأسف إش كل يسولوا وإش كل يسوسوا وإش كل يوسوسوا هؤلاء المنصرون يقول مردوا بالكم راح لا لا أنت لما تضبط الجهد تضبطا شرعيا وتقيدوا بقيود الشرعية وتتمشيه وتسيروا في إطاره ومجاله الشرعي ما تخافش إن شاء الله إنما صح لما يجو ناس يستعملون هذه الألفاظ في غير محلها ويستعملونها على غير حقيقتها هذا اللي يجي من أدعياء الإسلام من أدعياء الإسلام وأعداء الإسلام هؤلاء الأدعية أعطوهم الفرصة وهؤلاء الأعداء وجدوها فرصة ولا لا هذه اللي يقنع عرضها كذلك بيود يعني من أهداف التنصير وقف المد والانتشار الإسلامي. بودهم لا ينتشر الإسلام. ولهذا ترونهم بكل صراحة إما إذا وجدوا في هؤلاء المسلمين يعني دعوة ما شاء الله أرثينة ورذينة وصحيحة وملية وصريحة الله يبارك حكيمة ورشيدة وكلش يجيب لهم ناس مشوشين ناس مسوشين ومهوشين ولعلهم جيش يديروا أصحاب الفوضى والتدمير والتكفير والتبوم علا أقصد الغولات يعني هكذا والشيء اللي اللي ما ينطبوش بالشرع فالآن في في تأخذها سبيل من أجل هؤلاء ويضرب يروح المجرم يروح المحرم في المجم يعني وكأن ذلك الذي كان سببا يعني ممكن جدا ما كانش طريقته الشرعية في هؤلاء زعموا أنهم جاءوا من أجل نفع وإنقاذ هؤلاء في الحق وجدوها فرصة مش لإنقاذ هؤلاء بل إنقاذ على هؤلاء وأولئك. فلذلك ينبغي نعرف بأن من أهدافهم ومقاصدهم وقف المد والانتشار الدين أو تبتعث انتشاره. كذلك من أهدافهم استغلال المرأة لأن وجدوها أدات رقم شفت منذ سنوات. ومنذ قرون إلى يومنا هذا لا تزال تستغل المرأة في خدمة التنصير أقول استغلالا لا تزال تستغل وتستعمل قضية المرأة في قضايا إخراج الناس عن الدين أو مصادمة التعاليم الإسلامية بهذه المرأة ويستعملون عائشة وفاطمة ورقية يعني هكذا باش يضربوا تعاليم عائشة وفاطمة ورقية الصحابيات رضو الله تعالى عليه وعلى, وعلى سائر الصحابة كذلك تقوية الأقليات غير الإسلامية ولسيما من النصارى منهم ولهذا ركما تشوفوا الآن ركما شفتوا السودان باش يدخلوا للقضية التنصير كيفاش الجنوب السوداني كيفش كانت المراحل والأطوار زعموا قضية الحرمان وكذا وكما كيف يعني هذه الطريقة ماكرة وقبيثة فهذا من أحداثهم ولسيما من النصارى منهم وكذلك تشكيك المسلم في الإسلام حتى يبقى المسلم متردد وحتى بعد ذلك يرتد ويبقى المسلم مذبذب وبعد ذلك يعني ممكن يتيه ويضيع يعني إما تشكيكهم في الإسلام وقذف الشبه وخاصم مع أكثر وما أكثر هذه الشبه خاصم مع الطرق والأسليب والعبارات والكلمات والألفاظ والمصطلحات ساعة بعض الناس يردد كلمة ما على بلوش معناها كما قال له هذا القائد ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من ذبغاء عقله في أذنيه بعض الناس يرمي طقائب بعض المحاضرين يردد كلامها ما على بلوش هذا يخالف العبارة السرعية تقول له بسعوة ما معنى هذه الكلمة؟ ما معناها في إجابة المعنى اللغوي لا لا نسألك على المعنى الاستلاحي المعنى للاستراحة. وش معنى؟ وش يالنصو؟ وش يعنيه؟ وش القصدو؟ وش يبتغيو آه، كوك الله وعلم. كده إذا توريدو صار هكذا. والله ما زلنا ندرها. الحمد لله على قلقي ما زيجنا درا. صلا خور عنزة ولو طارد. تك مطارف تغنى. لهذا غلط. مزبيه هما يحبوا يديروا هذا والشبه والشباب كم يقولوا خطافة ولا لا؟ والقلوب ضعيفة ولا لا؟ خاصة كي تكون مع واحد دكتور وأنت تحسب روحك. ما كان نقولوا كذلك من بين أهدافهم شوفوا مليح وصح هذه طريقه تقليل المسلمين من حيث النسل ولا لا ماذا بيهم المسلمين ما يتكاثروش هذه ماذا بيهم المسلمين ما يتزايدوش ما ينموش هذه صح وكذلك لعلكم تلاحظون في بعض البلاد الإفريقية بل بعض البلاد الإسلامية ولعلكم رأيتم ذلك حتى في حربي البوسنة والهرسك مع هذه السيربيا وقاعد اللي كانت يوغوسلافيا سابقا كيف قاموا لأنه على بلهم ممكن باللي هذه الحرب تضع وزارةها وممكن وتخلص الحرب ويرجع البسنيون إلى البسنة والهرسك وهؤلاء يرجعون إلى بلادهم وترسم والحدود وكذا ولكن كان حاجة قاموا بتسفير ما يستطيعون تسفيره من أولاد هؤلاء المسلمين ليربوهم ويعلموهم ويلقنوهم كذا التعاليم النصراني بعد أن ويبقى على السند والدي وش يقول والدي راني نقرأ في جامعة كذا أقرأ يا ولدي قرأ إحنا ما كنش وورش ركض يا ولدي راني نتكون أتكون يا ولدي بأذين كي جيه وليد وجيهم صراني ويجو دفعة واحدة وبشهادات عالية وبمعلومات كل شيء في وش يشد يشد المنا... المراكز الحساسة والمسؤوليات النفاذة والنفاذة في نفس الوقت ما رش غير النفاذة هي النفاذة في نفس الوقت. إذن لهذا من خاصة لحظة إلى كندا يقول كندا لو كنت تروح خمسيناتك تا وش يعطوك وش يعطوك الجنسية يا حبيبي وتروح أمريكا كذا يعطوا الجنسية بس علاش يعطوك الأمر يعني يؤمركونك يا حبيبي ولا خري يكذن يكذنونك يا حبيبي تقولي كذا كدني يعني كدنيا وأمريكيا ما توليد ما تبقى جزائريا صح تولينا باسمك بساتولين عقلية جورج لا والشر الباليتي ما يضحق ولا لا ضحك ولكنه كل كئي يعني الآن هذه قرية إذا يقومون بتسفير ما يستطيعون تسفيره من المسلمين إذا باش نعرفوا خطر التنصير بيشتردوا على على ولادكم حتى لما يقول كلامي رحت لفرنسا زعمه يقول ما تروح شو تروح زي الله يبارك يا ودي الله أرى الله يبارك لهذا ما ما الروش وما نتأثرش إذن إذن واللي هذا كذلك تغيير المناهج الدراسية في هذه الدول الفقيرة خاصا الدول اللي ما عندها والو يغير المناهج من من موسم إلى موسم ومن فترة إلى فترة ولا لا لا هل أشي جيك أو أو أو أو أو إلى غير ذلك؟ يجي يغيره كما قال له هذا القائد حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح هكذا ولا لا فيجوك هذوك يغيروك لا لا أراكم أرى تقول واحد واحد المرة واحد قال لي جاء في البرنامج سمحوني جاء في البرنامج تعليم الناس أحكام صلاة الجن الجنازة أحكام صلاة الصلاة, الصلاة أحكام الجنائز الجناز واحد قال كيف اجت علم الموت أحببي بيراقم تقل تردهم كذا هذا الأستاذ شوفوا مليح على شكل ذا والرونة العقلية هذه قال لي يروحوا في فترة المؤسسة عمد هو دكتور بعتتهم إلى ما أدري إلى النمسا ولا ولا بلد مثل هذا من بين الأشياء اللي تناولوها. أن وناقل عن أولادنا أمور هذه تعقيف يعني ال الجنازة والموت وكذا الغرب القبول هذا الفراغ الروحي مش مليح وأنت تحب تفرغ يا حبيبي غلط يعني هذه العقلية هذه مش مليحة ولهذا التغيير هذا هو الحق يشغل على سبيل التعيير كأنه يغير يقول لك هذه مش مليحة هذه مليحة. لا يا حبيبي قال أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سبحان الله العظيم. كذلك القضاء على معالم اللغة العربية، أي لغة القرآن الكريم، وصح. يقول بعض اليونسكو نفسها يقولوا بالكين لغات انقرضت كانت في اللول كانت تستخدم لأنه عدم استعمال لغها، هذا بس لي خلاة انقرضي غير لما ما يستعملوهاش الناس في الحوارات والاتصالات والدراسات والأبحاث وكذا. يشوفوا يقولك هذه القارئ يقولوا بأن اللغة العربية لكم تلاحظوا الآن لما يعطوكم بعض الأشياء مبيعات أجنبية ما يديروش لغة العربية يديلك لغة تعماش ويش يديلك واحد اللغة تا واحد القوم ما نعرف كيفاش والله ما تعرفون والعربية ما كنش لكم جوش مغرضين معرضين كارهين معادين لهذه اللغة وهذا بإعز وتعيد من النصارى. على شو ميديلك في اللغة العربية غير بالعاني؟ بتدخلهاو العربية أو أو واللي هذا تلقى, تلقى... ردوا ردوبنكم ما؟ تلقا مسكينة هذيك؟ مية ما فيس. متعلم نوشر واحد. أنا طلعته هذي ما عتوه. بعده يقد طفل صغير يتعلم غير الفرنسية. وهذه طريقة مشمية. على شو؟ لأن الناس يسمعوا غير الفرنسيات ويسمعوا غير المصريات. ويقول لهم ردوا بالكم ما تعلموش بلادكم العربية خش العربية هذه ما يستعملوهاش علميلو فرنسية ونقدرتي الإنجليزية إلا إنك إيش نشتى؟ ماشي عربية ماشي عربية وبس يعني إذن هذا الذي حبيت نقول إذن القاضي على ما عاد العربية بغيت أن تنقاز هذه اللغة ولا تستعمله بالتالي كما يستعملوهاش الناس ولا يقرؤونها لا يقرؤون القرآن الكريم وما تكونش عندهم صلة بالقرآن الكريم وما يكونش عندهم ارتباط بالقرآن الكريم إذن من أجل القرآن الكريم فعلوا لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولهذا هذا غرض من أغراضهم وقصد وهدف من أهدافهم وزيد بل يشجعون تشجيع وتأييد دعاة الفساد الفكري والأخلاق في بلاد المسلمين سبحان الله ركما شفت الكفار يقول لك أعلى لتحريث التعبية ركما هذا باش منذكرش الأسماء تعالى من نزه المجلس تعالى الهندي هذا وش دار والبنغالية وش دارت وهذا وش دار قعوا لتعبية ولما واحد يتكلم في مسألة عنده فيها مرجع وعنده فيها مستند وعنده فيها مصدر وعنده فيها نقل وعنده فيها دليل وعنده عنده هاي يقولوا لا انت رك تدعو وتدعو للعنف. لكن تشتر إمام ذكلي خرجوا من اليوم لما قال بليالي يجوز ضرب المرأة. وضرب. قال في القرآن ورد كذلك. آه داروا لي حصة وحصة وقصة. وبعدين صفروا يعني صفر. ما إذا يكذبون. إنما قضية تشجيع وتأييد حابين أصحاب الفساد الفكري والعقدي والأخلاقي اللي ضد الإسلام. أماهم ليسوا مع دع دعاة... ليسوا دعات حرية التعبير ولا ولا لا, لا. هذا تغبير يغبر برك في في في مشي تعبير في الحقيقة كشفافين كي شفافين هما أصلا في الهبل كذي ثم بعد ذلك بل الأمر أبعد يطالبون المطالب بحرية الاعتقاد يطالبون بحرية الاعتقاد وحرية الرأي علاش بشينوض في المسلمين الناس هكذا يتعارضوا ويتناحروا كذا وهذا يلقى سند يصعب عليه بش يرجع ولما يلقى سند يختار بهم يقولوا ما تخافش الله أنا معاك شايفين لهذا فلهذا هؤلاء يؤيدون بهذه الدعوة الكاذبة يعني يقولوا إحنا نطالب بحرية الاعتقاد فليس لكم أن تكرهوا الناس أو أن ترغموا الناس أو أن تلزموا الناس سبحان الله هذا علاش؟ من أجل إخراج الناس وصرف الناس عن الدين ومن أجل تشجيع الذين يعادون والذين يحاربون والذين يرفعون دعوات غير إسلامية لكي يساعدونهم في الأهدى بتاعهم ويزيدوا قويهم كذلك نشر الأفكار والمذاهب الأوروبية بودهم انه الناس تتمشي على ما هي عليه أوروبا من عادات وتقاليد صح راكم شفتوا الملابس اللي يلبسوها اولادنا ولا لا راكم شفتوا الحطات أولادنا. را تاع اولادنا راكم شفتوا السيره تاع بعد السنوات كيفاش لو كان نراجعوش وما نراجعوش لو كان نراقبوش وما نلاحظوش لو كان ما نلتزموش وما نضبطوش لوكمن عودش الصح الرجعة والعودة القوية والشرعية والثانية والثانية كيف يكون أمرنا إذا وبذلك قد يقال كيف يهم وسائل التوجيه يعني مواجهة التنصير به نختب كيف نواجه هذا التنصير في الأخير لا شك أن كذلك مواجهته تكون بطرق وإن كان الوقت يعني ممكن ضيق أولا الدعبي تأصيل العقيدة في نفوس المسلمين لا بد من تأصيلها في نفوس المسلمين علموا الناس العقيدة الشرعية رأني ذكرت لكم أمر تلك وقصة ذلك الشيخ ليتعلم شيء تعلم سورة الإخلاص ما شاء الله كفته في الرد على النصارى دعوت دعوتهم ووقاية نفسه كذلك من تنصيرهم ما شاء الله حفظ تمزق قالية. بل هو الذي أصبح يدعو بل هو الذي أصبح يواجههم يواجههم ويوجههم تأثير العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين من خلال مناهج التعليم وبرامج التربية التر وما وبرامج التربية كما يقول بصفة عامة وفي كل ومختلف المستويات والأطوار. فلابد وكذلك الدعوة إلى الله هكذا لا بد من كما قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين كذلك بس يعني التوجيء الوعي الديني الشرع الصحيح في كل طبقات هذه الأمة جميعا ما شاء الله وشحن النفوس بالغيرة بالغيرة على الدين وحرماته ومقدساته لا بد أن يغار الإنسان على الدين ويعظم حرمات الدين ويعظم شعائر الله ما تقول شر الأمرين جو نجمع لك هذه قشور هذه جزئيات هذه شكليات هذه بعض لا لا لا ورد بالكم هذا من الشيطان انتم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم انتم تظنونه مسألة شكلية وقضية فرعية ومسألة جزئية وهي في الحقيقة عليها مضار وهي معيار وتترتب عليها آثار فاعتبروا إذن يا أولي الأبصار رد بالك خش تبقى بشي بشي بشي حتى ترعوا رد بالكم كانش لهذا خلي الناس تغير هذي سنكلاب اليمن تاعوا قلوا ك... عفوا عفوا كلاب الشمال تقول له كل بيمينك. ما تقول يا ودي الله. ما تقول له شو ما تقول له شو. أنت فلك. صدقتي ما بتصلاك. أنا نقوله بالله تعالى. يعني يقول كا يعني يقول لك. لو كرهن ن ن نزجره عندك الحق. راح يقولوا يا فنان. والله يبارك فيك. كل بيمينك. والله ما فيها وريه يقدر. بس ن ن نوب منو نزجر ونبخه ما أدري كيف. النبي صلى الله عليه وسلم رجع كل بيمينك. وشوفوا قال الرجل قالوا قالوا لا أستطيع. صار ما يستطيع. منها. شد كيفش؟ قالوا لا زيد لا استطعت فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنما منعه إنما منعه وشلون؟ الكبر. بس تخ... إذا إحنا نعلم وصح من الإنسان كي جدله تكون خاف كي تمشي ذي ترتاح ما لما عندك وش نبارك؟ أعرف وكيف تكلمو وكيف يبدأوا؟ بس يبدأ وكيف تكلموا يا أخي أقدر؟ ما شاء الله كونوا مبشرين ماشي. منفرين الله يبارك فيكم. كذلك آه يعني التأكيد آه كذلك التأكيد على المنافذ التي يدخل منها النتاج التمصيري ردوا بركم يعني خاصة الحمد لله رم يقول من داك في الجمارك ومن داك في في الموانئ ومن داك في المطارات يصادروا كمية كبيرة من من من من, من, من, من هذا المنشورات والمطبوعات و. والمسجلات ثاني التسجيلات تاع التنصير العلاقة علاه العلاق. حنا نقولوا حتى المستوردين حتى اللي يستوردوا والبايعين مليح تكون الرقابه عليهم حنا في المعرض ديال كتاب التيميه وينسا كتاب تاع جون بول يالدي حتى جون بول الله يا ديك هذه الغلطه اللي تذكرون لما قال الواحد قالوا له والله الكتب تاع التنصير هل كي على دنا وكيعلى بالك ما علاش راكم شفتوا لما قالت الصحافه بان وجدوا على كتاب يعني مكتب واحد اللي كان يتكلم في الجرائد ويتكلم في السلفية وهل هم صح في الوطن سيد حاط قدامه واش من العهد القديم ولا الكتاب المقدس سمع الله يعني ونصت. وصلت وصلت أن تشوف خطرا في هذا الكتاب وتتسامح وتتغاضى وتتجاوز في كتب التنصير وعلاش يا ما فيش خطر ما فيش ضرر علش التسامح هذا قلنا مقبيل أنه من أسباب توغل ومن أسباب انتشار ومن أسباب توسع ظائرة التنصير ومن أسباب مضاعفة الجهود والاستمرار في الدعوة وبذل الجهد هو تسامح المسلمين لا يتسامح المسلمون في هذا بل ينبغي تبصير الناس وتوعية هؤلاء بمخاطر التنصير وأسالب التنصير وطرائقهم ويعني هكذا للحذر منها والاهتمام بجميع الجوانب الأساسية في حياة الإنسان المسلم منها الجانب الصحي والتعليم لأن هؤلاء من هذا الباب يدخلوا ودابد أن يتمسك المسلم بدينه وعقيدته حيث, حيث كان ومهما كانت الظروف عدم السفر كذلك عدم السفر الحمد لله واحد السيد قال لي يا شيخ قبل عشرين سنة كنت نسافر للخارج كل عام نسافر ذلك كان نهارا نسافر العمراء قال لي كل عام نسافر العمراء قلت له احسن تصون على الله يباكي يعني شوف كيف شوف الفرنسيين قلني كيف كيف تسافر هيك نادرا غير الفرنسية وطاف وهذه قلته كيف تسافر قال لي غير الدين وكذا كل اللي شاء الله شوف الآثار والثمار تاع الأصفار أردو بالكم أظن باللي ما عادش آثار عندها آثار كيف تسافر إذا كان قال كما جاء في الحديث المرء على ديني خليله ياخي خا هكذا فلينظر أحدكم من يغادر وانت كي تسافر لكش بلد راحك أول باش سافرتي مراك حبيته ياخي خا هكذا وتشوف وقت ورغبت فيهم ولا شك راح تصحى جلي شد لك العينين وتقلب لك المخ لا شك تقول لها تفتح لها القلب تاعك ياخي خا هكذا رد بالك فاذا الانسان يعرف هذا وهكذا اذا قلنا إذن كذلك على الجانب المستوى الأعلى كي تكون السياسة الرشيدة والهيئات هيئات الإغاثة وقيام العلماء بواجب الدعوة وحتى في التجارة والاقتصاد يكون أسلوب الدعوة في ذلك نحن نعلم بأن من وسائل الدعوة وأسباب دخول الدعوة الإسلامية إلى البلاد الإفريقية باش عن طريق بواسطة تكون تجار المسلمين كانوا واحد الأمانة أثروا بالمعاملة تحم تأثروا يا أخوان بنام يحترلو عاملوا معاملة شرعية كلام زين كلام صواب كلام حق ما شاء الله إن شاء الله هذا يقول هناك يا يشيخ مصري يغتسل منذ قليل ويريد إعلان إسلامه الآن مفاجئ المهم فأقول يعني كذلك إذن التجارة والاقتصاد وكذلك يعني المؤسسات العلمية وكذلك التركيز على الشباب الأمة وغير, وغير ذلك من الوسائل التي ينبغي التعلم استعمالها وخاصة كما قلنا علمنا علمنا يعني بالمصرانية يعني هؤلاء الذين يواجهون هذا وهذا الحوار الذي يكونوا لأهله وزويه وبضوابطه ودواعيه وهو يكون بطقيقة شرعية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فأقولوا, فأقولوا شهدوا بأننا مسلمون وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله بارك الله في الشيخ وجزاه عنا خير الجزاء والثواب والله لقد شنفتم آذاننا ونورتم عقولنا وصححتم مفاهيمنا وشحذتم هممنا بمثل هذه العبارات الموجزة الحاملة في طياتها معاني كثيرة وهناك مفاجأة المحاضرة كما ذكر الشيخ آنفا هناك نصراني اختسل منذ قليل وهو يريد الآن إعلان إسلام. Mensrani fra Senegal vil gerne annoncere sin islam nu. Salamun alaykum. Alhamdulillah. Al-Akh fra hvilket land? Senegal. Senegal. Han var mensrani. Han var mensrani. Han var mensrani. Han var Han var Han var أن يتولى أحد ترجمة ما نقوله لهذا الأخ الكريم هكذا إن شاء الله سيصبح أخا كريما إن شاء الله هكذا وحتى يعي ويفهل أي نعم أعلم، ويعقل هذا ويكون مقتنعا ومعتقدا ومؤمنا كذلك ومقين به إن شاء الله هكذا فنبين أولا يعني الآن إن شاء الله سير أخ كريما إن شاء الله لهذا الرجل الذي أراد أن يسلم كان نصرانيا كان يظن بأن ما عليه النصارى هو الذي حقا توقفت عنده دعوة عيسى فعيسى عليه السلام جاء بدعوة التوحيد بدعوة لا إله إلى الله كما جاء إخوانه الأنبياء والمرسلون من قبله وذكرنا الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق رسول الله كيعبد الله وحده لا شريك له وهذا الذي كان عليه كان ليعبد الله وحده لا شريك له بل كان يقول الله ثالث ثلاثة وكان يتخذ عيسى ويعتقده ابن الله وليس لله ابن سبحانه وتعالى عما يقولون وعما يصفون المهم حتى لا نطيل عليه فنقول وبشر سيدنا عيسى بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة الخاتمة هذه الدعوة التي تكون حجة على الناس فمن اتبع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بحق وصدق فهو كذلك كان متابعا لدعوة عيسى بحق وصدق لأن سيدنا عيسى بشر بني إسرائيل بمن سيأتي بعده قائلا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هكذا الآن يعني تبين له ترجمت له هذا؟ لا داعي ترجمته ترجمت له أي الله فيك إذن الإسرائيل الكريم يقول Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu Ashhadu an la ilaha Allah illallah wa anna Muhammadan wa Muhammadan rasulullah ashhadu ashhadu ashhadu رسول الله. Rasul. Yaraf Rasul الله. Rasul. Yaraf mægen heri heri. Er sådan? Ej, så er det sådan. Sådan. واشهد واشهد عيسى بن مريم, أن عيسى مريم عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله وكلمته, وكلمته القاها الى مريم وكلمته كلمته الى مريم, مريم وروح منه القاها من الى من مريم وروح منها وروح منها جنة حق النار وان النار حق لان النار حق, حق, حق, حق, حق, حق لا يصرح وش عليه يعيد الكلمة الآن تعيد الكلمة باش اسمها تو دوسمو عيسى عبد الله عبد الله hvad رسوله det med det? Hvad er det القاها det? لا med يكون يعرف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 والرجل الحمد لله قال أنا و وأعاد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيه وهناك مفاجأة المحاضرة كما ذكر الشيخ آنفا هناك نصراني اختسل منذ قليل وهو يريد الآن إعلان إسلامه نصراني من السنغال يريد إعلان إسلامه الآن عليكم السلامة وبركاته الأخ من من أين السنغال. من السنغال كان نصرانيا كان نصرانيا فعرض يسلم هذا فمن الله عليه بالإسلام إن شاء الله ونفرح له بذلك نعم, نعم. الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا فان شاء الله طبعا لا بد أن يتولى أحد ترجمة ما نقوله لهذا الأخ الكريم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 كان يظن بأن ما عليه النصارى هو الذي حقا توقفت عنده دعوة عيسى فعيسى عليه السلام جاء بدعوة التوحيد بدعوة لا إله إلا الله كما جاء إخوانه الأنبياء والمرسلون من قبله وذكرنا الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم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 Ah, kala. Al-għan, ja, njitubegjillahu, tarġemteluħave, leda, jajli, tarġemteluħave, tarġemteluħave, tarġemteluħave, tarġemteluħave, tarġemteluħave, tarġemteluħave, tarġemteluħave, tarġemteluħave, الله. الله إلا إلا لا إله إلا وأن محمدا وأن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن, أن, أن, أن محمدا رسول الله يعرف رسول, رسول, رسول الله يعرف معنى هذه الكلمة إيه تتأكد حاله c'est-à-dire la prononciation on doit croître qu'il n'y a pas un Dieu qui mérite d'être soumis ou bien d'être obéi sauf Allah et que le prophète Mohamed c'est le messager de Allah on doit prononcer ça <mets> wa abdullahi wa abdullahi wa alqaha ila وكلمته بكلمته إل إل إلى مريم وروح منه إلى مريم ما وروح, منها وروح من وأشهد أن الجنة حق وأشهد وإش أن حق, جنة حق وأن النار حق, حق, حق, حق, حق, حق, حق, حق لا يصرح وش عليه ويعيد الكلمة او الان تعيد الكلمة بالشكل الصحيح طيب تودوسموا تودوسموا يشهد ان عيسى عيسى عبد الله, الله ورسوله, ورسوله, ورسوله وكلمته بكلمته القاها ألقاه ألقاه ألقاه الى مريم القاها الى مريم القاها لا الان ترجم له يعني باش يكون يعرف هذا الرجل ما تعني كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا خياد والرجل الحمد لله قال أنا أعي وأعاد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيه